بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشرطي الأنبياء والمسؤالين اللهم علمنا ما ينطعنا وفعلنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحزين أمين في التفس الماضي انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام على القسم الأول من الكتاب وهو المتعلق ببيان المفاهيم والأحكام الثابتة لله سبحانه وتعالى في الأقسام الثلاثة للحكم العقلي في جانب الأقسام الثلاثة يعني مصادق الأقسام الثلاثة للحكم العقلي وهي الواجبات يعني ما يجب الله سبحانه وتعالى والمستخيلات أي ما يستحيل عليه جل شأنه والجائدات وهي أفعاله جل شأنه وقد ما الكلام في الجائدات في الدرس الماضي وقلنا إن الجائز على الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون لا ذاتا ولا صفةا لما ذكرناه لأنه يستلزم النقص بل الجائز على الله سبحانه وتعالى هو الفعل فقط ومعنى كون الله سبحانه وتعالى يجود له أن يفعل معنى أيضا يجود أن لا يفعل فلا موجب على الله لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ولا أن لا يفعل بل كل شيء بإرايته جل شأنه وكما ذكرنا لكم كل ما مر من الكتاب من هذا الكتاب كان عبارة حتى, حتى هذا الموضع كان عبارة عن بيان الأحكام بالشكل الذي وضحناه مع أنه في أقسام كثيرة وفي مواضع كثيرة كنا أيضا نذكر بعض الأدلة كنا نذكر بعض الأدلة وإن كانت إجنالية نوعا ما ولكن كنا نهتم ببيان المفاهيم يعني معنى الوجود معنى القدرة ما هي خصائص القدرة ما هي وظائف القدرة مثلا ما هي وظائف الإرادة ما معنى الممكنات ما الفرق بين الممكن والمستحيل وهكذا كنا نبين هذه الأحكام ونهتم بأن نحقن ونبقن تطور هذه المفاهيم والمسترحات لأن كل ما سيأتي وكل ما سيقرأه الإنسان سواء كان في هذا الكتاب في هذا الدرس أو في غيره من الكتب المتعلقة بعلم التوحيد يتوقف اتباعا على اتقال فهم المصطلحات ورسوح المعاني في النفس وكما ذكرنا في اول هذا الكتاب فان الامام السموتي من العلماء الذين اوزبوا العلم بالدليل فعرف الدليل فعرف العلم بانه معرف عن عرف العلم بأنه اعتقاد جاذب مطابق عن دليل فأدخل الدليل جزءا من المعرفة وأدخل من اعتقد قاطعا باعتقاده بلا دليل في زمرة المقلدين وأدخل الإمام السنوتي من اعتقد جاذبا قاطعا بمعتقده بلا دليل أدخله أين في زمرة المقلدين فلذلك الإمام السنوتي رحمه الله كغيره من العلماء اهتم بذكر بعض الأدلة التي تكفي لإخراج الناس من ربقة التقليد إلى حيد العلم على الأقل ولو كان علما إجماليا على الأقل أن يعرف الإنسان لماذا هو مؤمن يعني ما الذي رجح في نفسه بالنسبة لذاته ما الذي رجح الإيمان على الكفر يجب علينا أن نسأل هذا السؤال لأنفسنا وأن نحسن فهمه وأن نحسن العلم به والمرجح هو الدليل ليس المرجح هو أننا أحسن الظنى بفلان ولا أننا أحببنا فلان بل هذا يكون تاليا وتابعا لمعرفتنا بالأدلة فلذلك الإيمان السنوسي رحمه الله كما قلنا قد هذا الكتاب قسمين القسم الأول في ديان التطورات بما تجتمع على الأحكام والتطورات بحسب النمط الذي سبق والقسم الثاني هو في ذكر براهين براهين على أهم المتائل التي سبق ذكرها واقتصر في ذكر البراهين على أهم البراهين لم يتوتع في البراهين بل اقتصر على ذكر أهم وأشهر وأوجد البراهين ليس لأن هذا الكتاب أصلا وضع للمتدئين في علم التوحيد فطبعا إذا كنت تتكلم مع متدئين أو متوسطين في علم التوحيد فلا يحسن أن تتكلم بنوع من التعمق والتوسع والابتطراض في ذكر الاستدلال لا. بل المناسب هو الاستثار على أوضح البرهين وأشهرها وأكثرها اعتمادا عند أهل السنة على ما سنوضح ثم في نهاية الكتاب بعد إراده رحمه الله بعد إراده البراهين على أهم العقائد أعاد ترتيب الكتاب أعاد شرح كل ما مضى من الاعتقادات دامجا إياها في البراهين في كما ترون يعني عزيلة تلفت النظر بحيث أن الإنسان يكون إذا انتهى من هذا الكتاب يكون قد قرأه ثلاث مرات المرة الأولى في حيز الفهم فهم التطورات والمرة الثانية أثناء الاستدلال لأنه أثناء الاستدلال نستحضر أيضا جميع ما سبق ذكره من التطورات الأحكام والمرة الثالثة هي في إعادة استنباط كل العقائد السابقة من خلال شرحه لكلمة التوتيب وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني اعتمد على, اعتمد على هذه الكلمة في القسم الثالث وهو القسم الذي سوف يلي الكلام في البراهين القسم الثالث هو جعله عبارة عن استنباط لكل العقائد السابقة من خلال كلمة التوحيد فإذن الإنسان الذي يحسن قراءة هذا الكتاب والذي يحسن فرمه وإقانه يكون قد قرأ فعلا العلم التوحيد ثلاث مرات ثلاث مرات وكل مرة بطريقة مختلفة فلذلك كان هذا الكتاب يعني رفع حسناً حسن قبول عند العلماء وعند الدارسين له بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كانت مقدمة لأننا يعني سوف ننتقل اليوم من قسم إلى قسم آخر، فأحذفنا النواضحة. إذن نقول الخطة مش خطة دراسية يعني خطة دراسية نحن في دراسية لما سيأتيك يكون عند الحضور الكرام تصور عن ما هي الخطوات التي سوف نمر فيها إذن الآن سوف يكون اهتمامنا بأن نركز على ذكر بعض الأدلة على أهم العقائد التي سبق ذكرها وكما تعلمون أهم العقائد التي سبق ذكرها هو إيه إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فمن هذا الباب شرع وأهم العقائد هي إثبات الصفات الكلية لله سبحانه وتعالى الصفات الكبرى كبريات الصفات وأما التفاصيل التي كنا نتكلم عليها مثل خسات الأسعال وغير ذلك فسوف تكون مندرجة ضمن الكلام على هذه الأمور بالإضافة إلى ما بيناه وشرحناه سابقا إذن نشرع الآن إن شاء الله في ذراسة الكثم الثاني من هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الشرور في البراهين على العقائد واعلم أن ما مر كان عبارة عن بيان الأقسام الثلاثة ما يجب وما يستحل وما يجود في حق الله تعالى من دون ذكر للأدلة وهذا إذا قبله الإنسان واعتقد به فإنه مؤمن ولكنه مقلد. وقد مر الخلاف في خطم المقلد. وللخروج من الخلاف سنذكر هنا فيما يرى الأدلة العقلية على ما مضى نعم اذا نلاحظ كيف قال وللخروج في الخلاف طبعا الا ولا في الخلاف من الخلاف في حكم المقلد ان الخلاف في حكم المقلد ذكرنا بعضهم يقول بعضهم يقول هو عاقل لأنه قصر وبعضهم يقول هو كافر الأمن لم يعلم الدليل هو كافر أصلا يعني التقليد التقليد لا في الاعتقاد وبعضهم قال هو يكفيه إذا لم يكن مقطراً يعني إن كان عنده أهلية للفهم ولم يفهم الدليل فهو عاطي وإلا فهذا كاف بالنسبة له ولكن إن شاء الله بحمد الله وفضله إن شاء الله كل الحضور كل اللي قال الحضور عندهم أهلية وقدرة لفهم الدليل على هذه العقائد فالتالي يحسن منا كون نصنح ونأمل أن يعني أن نحصل على رضا الله سبحانه وتعالى وأن تكون عقائدنا عقائذنا مطمئنة راطقة يحسن ممن هذا رأسه أن يبنى العلم بالدليل يبنى العلم بالدليل ليش؟ للحصول على الرضوان وليكون أقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى وللخروج من الخلاف عم لما يقول الخروج من الخلاف مش لما الخروج من الخلاف هو المقصود الأول والأثاث ولكن حتى تكون أنت إذا ربحوها في سالما ثاني منع كل الأقوال، يعني لما واحد يقول لك الوضوء أربعة أركان، واحد يقول لا ستة، أدخل فيها النية والترتيب، واحد يقول لا سبعة، أدخل فيها الموالا. واحد يقول كذا، أدخل فيها الاستنشاق والمضمرة كلها، يعمل الأفعال كلها، سواء كان بعضها نية، بعضها ال الوضوء، وبعضها علمية الصنم، أنت تخرج من الفلاح. تكون قد على جميع الوجوه ولا واحد يقدر يحكي لك ليش ما عملت فإحنا هذا أقل ما فيها طبعا هو المقام في هذا الباب أسده وأعلى طبعا لذلك فنحن نهتم في ذكر بعض الأدلة على العقائد بعض الأدلة قال بعض الأدلة العقلية على العقائد لأنه كما سبق أن ذكرنا ذكرنا إشارات إلى كيفية الاستدلال بأدلة نقلية على العقائد التابقة وذكرنا بعض الأدلة العقلية على بعض المغالب السابقة أيضا فالآن نشرع في ذكر كبريات الأدلة على أمهات المغالب نعم طبعا بلا شك هذا هو الأطل طبعاً. بلا شك نعم برهان وجود الله برهان وجود الله هو حدوث العالم والمراد بحدوث الوجود بعد العدم والمراد بالعالم كل موجود سوى الله تعالى أي إن خروج العالم من العدم إلى الوجود هو ذليل على وجود الله تعالى لأن العالم في هذه الحالة يكون حادثا أي صنعة والصنعة لا بد لها من صانع وهو الذي ورد عن الأنبياء أن نسمنه الله لأن العالم لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه أي ترجح وجوده على عدمه من غير مرجح لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين في العقل متساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب مرجح وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين نعم بارك الله فيك إذن الطريقة الكلية للاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى العلماء قالوا أول شيء لكي تستدل على أمر من الأمور بد أن تعرف بماذا تستدل ما هي الوسائل وسائل الاستبلال يعني هي وسائل العلم ما هي الوسائل التي يضح لك استعمالها واتباعها لكي تعلم لكي تعلم شيئا ونحن قد تبقى ذكرنا شيئا من هذا الباب واعتمدنا فيه على تفسير الآية وهي قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والألطار والأفئدة لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون وقلنا إن هذه الآية قد جمعت وسائل العلم يعني إيش قد جمعت وسائل العلم جمعت الوسائل التي لا يجوز للإنسان أن يقتفي شيئا يعني أن يلزم نفسه أن يلزم نفسه وأن يلزم غيره وأن يعتقد أو أن ينفي شيئا إلا بها إذن هذه هي الوسائل المعرفية وسائل المعرفة وسائل العلم فخرج كل وسيلة كل وسيلة أخرى غير هذه الوسائل لا يصح لإنسان أن يتبعها وأن يعتمد عليها لبناء علم أو لبناء عقيدة لا يصح الإنسان أن يتبع أي وسيلة أخرى للاحتفاظ بها فكل, فكل علم لم يأتك عن طريق إحدى هذه الوسائل فليس بحجة لا عليك ولا على غيرك وأبحث الكلام؟ كل علم كل أمر سواء كان أمرا تصوريا أو أمرا تصديقيا يعني حكم أو تصور لم يأتك لم تحصل عليه عن طريق إحدى هذه الوسائل وهي الصنع والأضرار والأفراط. وحنقول ما إنه هذه ترجع إلى الخبر المفيد أفضل. للعلم شامل للخبر المتواتر وخبر الأحد المقرول بال بال في قرائم. هذا خبر الأحد. أما التواتر طبعا هو بذاته يفيد الفضة ويفيد العلم. الخبر يقسم إلى قسمين خبر متواتر وهو يفيد العلم قطعا عندما ثبت عنده تواتره يفيد العلم على من ثبت عنده تواتر هذا الخبر وخبر الأح pads بالقرائن. يفيد العلم أيضا على ما هو المرجح عند المحققين من العلماء من علماء أهل السنة. وهذا الذي نطع عليه الإمام ابن الحازب وهو مقتضى كلام الأئمة السابقين والمتاخرين أن خبر الأح إذا احتف به القرائن فإنه يفيد العلم ولكن لا لذاته بل مع به به مع القرائن. التي احتفت يعني رفعته يعني مجموع هذه الأمور هو الذي يفيد العلم لا خبر الآحد وحده هذا القسم الأول والقسم الثاني هو الأبصار السمعة إن السمعة والبطرة كل كله كان عنه مسؤولة وجعل لكم السمعة والأبصارة والأفئدة لعلكم تشكرون الأبصار هي المقصود بها الحوار الحوار الحوار, الحوار الخمس وكلما إن الحوار الخمس في الحقيقة لا يقال إنها تخطئها طبعا إحنا نتكلم عن الحواس الخمس السليمة الحواس الخمس السليمة لا يقال انها تخطئ لأن المخطئ هو العقل نفسه أو النفس في فهم الإدراكات التي تطيره عن طريق هذه الحواس وهذا أيضا الكلام تكلمنا عليه في حينه وبينا كيف أنه الخطأ لا يعجل الحاسة نفسها الحاسة تنقل إليك قدرا معينة من الواقع ولكن تحليل هذا الواقع والاعتماد عليه هذه وظيفة العقل. الحين لا تقول لك إن ما نقلته إليك هو نفس ما في الخارج، بل هو هو انطباع عن ما في الخارج، هو انعكاس عن ما في الخارج. لا تقول لك إنه الذي أوصله إليك هو عينه ما في الخارج، لا، بل تقول لك إنه إذا أنا انفعلت, من، انفعلت بما في الخارج، فهذا الانفعال الذي يصلني هو الشكل الفلاني. فأنت عليك أن تدرك العلاقة بين الانتعال، انتعال الحس، والعالم الخارجي عن طريق وصف العقل. فالعقل إذا أخطأ، فالعقل إذا أخطأ، فهو يعني إذا أخطأ في فهم هذا هذا الإدراك الذي وصله عن طريق الحس، فالخطأ ينسب إلى الحس، لا ينسب إلى, إلى عقل عقوان، لا ينسب إلى الحس. يعني إيش نقصد بالعقل؟ ينسب إلى النفس الإنسانية، مش إلى العقل نقصد بما هو عقل. لأن الإنسان إذا استعمل عقله كما ينبغي إنه في الحقيقة لا يخطئ يستحيل أن يخطئ الإنسان إذا التزم بالموازين العقلية ولكن كلما أخطأ فإنه لم يلتزم بالموازين العقلية يستحيل لأنه لو كان يمكن الخطأ مع الالتزام بالموازين العقلية لكانت نفس الموازين العقلية خطا. وهذا باطل يعني يصير هناك دور واتحارة للعلم أصلاً والأمر الثالث هو العقل بالأسالين بالأسالين الاستنباط والاستدلال التي تعرفونها وهي مذكورة سواء في مقدمات كتب علم الكلام في مبادئ النظر وفي علم المنطق وفي وصول الفقه وغير ذلك من الكتب التي ألفها العلماء في بيان هذه الوسائل إذن أي عقيدة أي حكم لم يصلنا لم نكتسبه لم نعلم به عن طريق تحدى هذه الامور الثلاثة او عن طريق نجموعها فلا يجوز ان يعتبره الانسان حجة لا يجوز ان يعتبره الانسان حجة يعني احنا بنقول على يعني امكانية لو فرضنا ان بعض الناس ادعى امكانية العلم عن طريق غير هذه الطرق نحن نقول له هذا الطريق ليس حجة عندنا ليس حجة وليس معتمدا كما يبدعي أنه يمكن أن يصل إلى العقائد أو إلى أمور كلية أو إلى أخره عن طريق الإلهام أو الكشف عن طريق الإلهام أو الكشف فالكشف والإلهام ليس من الطرق المعتمدة عند أهل الحق وهذا ما نقض عليه الإنام المتفي فقال والإلهام ليس من طرقي ليس من أسباب العلم عند أهل الحق هذا في متن العقائد النسافية والإلهام ليس من أسباب العلم عند أهل الحق نعم لا ليس حجة لا عليه ولا على غيره ليس حجة لا عليه ولا على غيره لا يعرف حقية الإلهام إلا إذا عضضه عضده دليل من هذه الأدلة الثلاثة يجب أن يرجع الإلهام إلى هذه الأدلة الثلاثة فإن لم يرجع لا يجوز للإنسان أن يتبعه بما هو إلهام حتى الرؤية وهذا تكلمنا عليه أيضا وهي من باب يمكن أن تكون من باب الإلهام قلنا الرؤية نفسها لا يجوز أن تكون سببا من أسباب العلم الذي قال الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جزء من 46 جزءا من النبوة هي الرؤيا الصادقة الرؤية بقيد كونها صادقة بقيد كونها صادقة لا مبلغ الرؤية فقلنا إننا نعرف صدق الرؤية بعد وقوعها لا قبل ذلك فصار الوقوع يعني أرجعنا إدراك صدق الرؤيا إلى الأبطار أو الحس أو العقل وسائل المعرفة. فلو استناد الرؤيا إلى هذه الوسائل لما عرفنا طبق الرؤيا، فالرؤية التي تصدق بامتحانها بهذه الوسائل هي رؤية صادقة. فإذا حصل للإنسان رؤية صادقة، فهي جزء من ستة جزء من النبوة. فهي دليل كرامته ودليل قواه ودليل إلهيته. وضح الكلام. أما إذا من دون برد أمثل الآن؟ لا ما يتوضح الا بالمثال ايضا انا بكالب فيه <تصفيق> لانه هذا الكلام احنا يعني ضربنا عليه يعني كلام كثير جدا واحنا الان بس انا اريد, أريد ان اعيد تلخيص المطالب فقط انا ما بدي اعيد شرح الذي ذكرناه سابقا لا يلزم ان تكر المثال حتى ننقم الرؤيه يعني انت شفت ما في الحال شفت منام فعديت عرفت انه حق كيف عرفت انه حق قبل ما يطع ولا بعد ما يطع؟ بعد ما يطع شفت إيش المثال؟ سهم يعني أفالك إيش جديد؟ المثال؟ شفت كيف؟ الرؤية الطابقة الرؤية إذا تحققت فهي التي توصلت بالصدق مش <تصفيق> بالحال؟ فاحنا أنا أريد الآن بس أن أجمع أذهانكم أجمع في أذهانكم يعني المعلومات التي فبق أن ذكرناها حتى نستعمل نفس هذه المعلومات الآن لأنه أنا أريد الآن لما نستعمل الأدلة وندرس الأدلة الأدل على وجود الله والأدل على إثبات حدوث العالم. أنا أحتذى إلى أن تكون أذهانكم مستحضرة لمطالب عديدة. أنا الآن أجمع هذه المطالب حتى إلى أن نقول الحدوث نفهم إيش معنى الحدوث؟ دلالة الحدوث على الافتقار نفهم إيش معنى؟ إيش معنى الافتقار؟ مش كلنا إيش معنى الافتقار سابقاً؟ إيش معنى الافتقار؟ طيب وإيش معنى الاحتياج؟ إيش يعني؟ بديك ال العبارة التي ذكرناها. يعني إذا وصلنا لحتى الآن ولم نذكر العبارات التي أرجعنا إليها المفاهيم اللي أي إنسان لما تذكر أي واحد يصل احتياط بكلك النص يصل احتياط هذا لزوم ماشي ماشي كل المعاني التي تذكرونها صحيحة ولا إشكال فيها ولكن إحنا ذكرنا الافتقار متى تكون الذات مفقودة؟ ذكر ضابطا ايس يعني معنى ذلك بارك الله فيه ايس يعني بالضبط اكثر من ذلك هذا دليل انكم تراجع شوف اذا انا بحاول اني اراجع بعض المعلومات احنا قلنا توقف كمال الذات على غير الذات هذه العبارة اللي قلناها توقف كمال الذات على غير الذات هذا معنى إن هذه الذات مستقلة أي كمال من كمالات الذات سواء كان عين وجودها أو صفة من صفاتها إذا توقفت على غير الذات فهذه الذات مفتقرة أما إذا لم تحتج إذا لم يتوقف إذا لم يتلقى كمال الذات إلا على نفس الذات فالذات ليست مفتقرة هذا ضابط ضابط نعرف به متى تكون الذات هذه مفتقرة ومتى تكون هذه الذات إيه كاملة غنية طائمة بنفسها غير مفتقرات واضح إن شاء الله إيش الكلام فأنا أريد أنه نجمع بعض الأفكار حتى لما ندخل في المعاني هذه لأنه ندخل في المعاني تتضح وجه الدلالة ما بدي فقط أنه نحضر ونسمع ونحكي يا سلام يا الله يا سلام من هالكلام هذا من دون ما منفقا ليس لا ليس هذا هو المطلوب صح؟ أنا أريد أن يقع في أنفسكم لذوم النتيجة عن طريق تطور المقدمات ولا يمكن وجود هذا إلا بعد إحكام وإتقام تطور المقدمات فبدي بدي الواحد بدل ما يكون عامل هيجي بدي يعمل هيجي ماشي الحال؟ بدي يسد حاله سويا يفتح ذهنه الآن بدي يفتح ذهنه ليه؟ لأنه زي ما المره الماضي أنا قلت لكم اللي بنفه على الكلام اللي ذكرناه في البرت الماضي بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله وأعتقد أن هذا قد شعرتم به أنه كثيرا من مسائل الأفعال وإذن معنى صفات الأفعال والأسماء والصفات تفضح عندكم وأعتقد أن قسما جيدا من هذا قد حصل فأيضا الآن أنا بقول إذا انتبهتم وجمعتم هذه الأحكام والأفكار سوف تعرفون بالضبط ما معنى كون هذا الأمر الذي سوف نقوله دليلا على وجود الله أما الذي لا يتقن استحضار مثل هذه المقدمات يقول والله ما بعرف شو يعني ليش ليش هذا دليل ليش كذا لأنه لم يتصور بالضبط هذه المقدمات أنا أريد أن يحصل هذا التطور في النفط لأنه إذا حصل خلص النفط نفط تنتج الدليل ما بديهش بعد هيك جميل من النفط بس أريد منها إنها أنك أنت تجمع لها هذه المقدمات ترتبها بنفق معين وبعد هيك أنت مش أنت المسؤول لأنه لزوم النتيجة عن المقدمات لزوم النتيجة بعد استحضار المقدمات ليس ببرادة الناس، فضلاً عن ما يحدث. واضح كيف الكلام؟ إحنا الآن الذي نريده وهو يحصل ببرادةنا أن نجمع المقدمات ونرتبها، نرتبها ترتيب معين ونحضرها عند أنفسنا. يعني نراها من حيث ما هي جملة واحدة، واحدة واحدة. أكثر من هيك لا أريد. واضح كيف الكلام؟ إذا حصلت هذه المقدمات مرتبة، مهذبة، ملاحظة من عند المف ففإن العلم بالنتيجة يحصل لا بإرادتك لا يتوقف العلم على إرادتك إذا حصل العلم غير متوقف على إرادتك وقفت أشك أن علمت واضح المسألتين أما لما تقول أنا علمت لأني أنا شفت أو لأني أنا حبيت إذا أنت لم تعلم واضح إذا إذا وقع العلم فيه بلا توقف على إرادة هذا دليل العلم أما إذا توقف على محبتك وعلى يعني ميلته وإلى آخره فهذا لا يعلم أما إذا حصل وأنت بتقول حصل وحاولت أن تنفيه ولم تستطيع هذا هو العلم <تصفيق> كال... هو العلوم كلها ضرورية بارك الله فيك هذه العبارة اللي إحنا بنجاه العلوم كلها ضرورية يستحيل أن يوجد شيء في ذهن الإنسان وهو علم ويستطيع أن ينفيه يستحيل كل الغنون بالنسبة العالم بها ضرورية حقه واضح المسأل هذا هو الأمر الذي نريد أن نطر إليه في ممكن ممكن هاي... هاي... هاي... هاي ما نعم نعم لا تعلم أن أحيانًا إلا إذا خضقتها الأدلة المختلطة نعم هذا يعني, ده يعني اللي بيكون زي جميل دفع الفؤاد ثاني أنا تجرب عليه أنت بتقول سيدنا الخضر، أنا بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان يراه من ناحي تييدنا جبريل عليه السلام والأمور الأخرى؟ هل هذا تندرج في ضمن الإلهام والكشف؟ أم تندرج تحت أمر آخر؟ والله كل الأنبياء كلهم بالإلهام والرؤى وهذا هو الواقع. مبارك اللابدي. وكذلك بالنسبة لسيدنا الخضر، لأن الخضر عندما قال إنه نبي، ف. معز... وجود المعجزة عنده وثبوت كونه نبيا هو دليل على إنه كل ما يحصل في نفسه من عند الله سبحانه وتعالى. دليل عثمة واضح الإعجاز دليل العثمة والعثمة هي دليل صدق المعلومات كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل ما كان فقط يحس به كان يراه في عينه ولكن من حوله لم يكن يرونه. لأنه هو رئيس عن سيد الخضر أهل السلام هل هذا الفور مرجوك مثلا بالتوزيلة بكل نار لأنه خطر الغلام يجب أن يكون يستند إلى نبي أو أن يكون نبي يعني هو المسألة التحقيق أنه الخضر كان نبيا التحقيق عند العلماء أنه كان نبيا أما يعني قبله الغلام يعني لا بد أن يستند إلى دليل ما. لو لم يكن نبيا في الكلام ويستحيل أن يكون واحد مثل سيدنا موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل أمر باتباع من ليس به، وبالانقياد له هذا يعني من أوضح الأدلة على تون الخبر نبيا وخاصة أن سيدنا موسى من كبار الأنبياء من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه الحاصل أن حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتج إلا بما كان يحضر عنده على سبيل العلم لا على سبيل الالهام المجرد الذي لا يعرف من أين اتى ولا مجرد الكشف حتى الرؤى حتى الرؤى التي كان تفضو هو كان يعرف صدقها بعد وقوعها كان يعرف صدقها بعد وقوعها وكان المسلمون يحتجون بها بناء على أنها وقعت وحصلت ورؤيته لسيدنا جبريل عليه السلام هي رؤية عيان لا رؤية منام كان يراه حسا يرى يرى واطع سيدنا سيدنا جبريل عليه السلام ويراه لا فقط انه يحصل خيال في نفسه او فشوف او كان يراه عيانا رؤية الانبياء كان عبارة عن صدور العالم الغيبي عيانا لديهم وانكشافه أمام حواسهم بأن كان الله سبحانه وتعالى يوسع من مداركهم حتى يستطيعوا إدراك ما لم يدركه الآخرون حتى كان يسمع كلام الحيوانات فيفهمه ويسمع تراث الأمو الأموات في القبور والأموات في العالم البرزخ يعني مش فقط في القبور في, في عالم البرزخ فيعرفه ويدركه والناس حوله لا يسمعون وكان يخاطب الموتى والناس لا يعرفون يعني سألوه كيف تخاطب هؤلاء وهم موضع في بدر ما أنتم أسمع مني أسمع لي منهم يعني هم يسمعونني أكثر من سماعكم لي وضح كيف المسألة فهذا عبارة عن انكشاف للعالم الغيبي لا برؤى ولا منامات انكشاف حضوري كان يراه يرى هذا العالم كان يراه مش أنه كان غائب عنه ويحدث في نفسه انطباعات معينة كان يراه ويفاهده ويتعامل معه وكان العالم الغيبي منقالا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قياد الجن له وحتى كان قياد إبليس لا يستطيع إبليس أنه يراه الأمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو أرى سيدنا محمد عليه السلام أن يمسك إبليس ويربطه في سلفرة ويجعل طبيان المدينة يضحكون عليه لا فعل صح مشاهدة ورد في الحديث ولا لا إذن قدرات سيدنا محمد عليه الصراط والسلام قدرات هائلة وقدرات كبيرة جدا وليست لم تكن من ذات الغيوبات والإيهامات والفيوطات وإن البعض كذلك ولكنها كانت حضورا عنده وحقيقة مش مجرد إلها ناس كما يضعي بعض الناس. نعم بالناس حنا نكثر من الأثير في هذا الباب. بالفرق بالإلهام الوحي. نعم المأثر بالوحي من خواطر وأشياء إيراتي قلبوذون يعلم من أين المصدر؟ لكن, لكن الوحي علم الإله مطلقا. لكن الوحي علم المصدر أنهم من الله تعالى. ورؤية الصلاة التي كان يراه الرسول صلى الله عليه وسلم هي جزء من الوحي أو هي وحي؟ طبعا وحي. هي الوحي كان. إذا وحي كان يراه إبريل. نعم كان يراه مثل أنه فقط كان يعني يراه في بارك الله ليس ال الذي يرى حقيقة ليست هي العين الروح هي التي ترى واضح الكلام <تصفيق> كيف الروح هي التي ترى العين هي تكلمنا عليها بارك الله فيها أداء ونافذة للروح فقط وإلا فالأنبياء حتى وهم مغمضون أعينهم يرون ويسمعون لأن أرواحهم وصلت إلى مركبة عالية ضدًا في درجة الوجود بحيث تتجلى لها كثير من الموجودات التي لا تتجلى لكثير منها حتى بعض الصحابة كانوا يرونا كما قلنا الملائكة عيانًا وكان بعضهم يرى الجنة عيانًا واضح الكلام كده. هذه مقامات وليست من باب التطورات والأحلام ولكن هي بنفسها ليست الحجة ما لم تعترض بدليل والدليل الذي اعتضى ووو ما كان يحصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ المعجزة. المعجزة. لولا وجود المعجزة وهي القرآن، لولا وجود القرآن، ولولا ظهور القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان ما يرد إلينا عنه صلى الله عليه وسلم حجة علينا ولا عليه. المعجزة اللي هي تقع تحت مداركنا هي الدليل على صدق الأنبياء هي الواقفة في الصدق في الثق وإلا لو كان فقط يخبرنا مجرد إخبار من دون أن معرف صدقه بالدليل لنا لازم أنا تطبيقه واضح الكلام كيف لذلك مع كل نبي توجد معجزة اللي هي واطفة لجعل المخلوقات لجعل البشر يدعنون مصدقين بما يسمعونه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام واضح إن شاء الله إيش في كلام اللي فإيش ما نحن هنا واسطة إدراكنا واسطة واسطة الإدراك واسطة انحنائنا أمام هذه المعلومات اللي هي مثل نحو وجود الله سبحانه وتعالى وقوله خالقا عالما مدبرا إلى آخره واسطة انحنائنا أمام هذه المعلومات هي إيش المعجزة أم في الأدلة؟ في الآن ما في عنا معجزة، فنحن ننحني أمام الأدلة، فلذلك فل نحن نقول من عرف الدليل فإن العلم فيه يحصل بلا توقف إيرادته، من دون توقف على إيرادته، يكون مزبراً غصباً عنه، يعني غصباً عنه مش لغصباً عنه إنه لا إنه لا يريد هو أصلاً إيرادته لا تتعلق بهذا. هذا مما هو ليس داخلا ضمن نطاق إرادته مجرد حظر العلم فيه بلا توقف على إرادة منه مطلقا هو فقط يرتل المقدمات وبعد ذلك النتيجة يخلقه الله سبحانه وتعالى فيه. هذا على مذهب علماء الأشاعر يخلق الله سبحانه وتعالى النتيجة بالعادة مباشرة بعد تبتيب الأدلة وعند علماء الآخرين إما تولدا عند المعتزل طبعا قالوا تولدا وهو مذهب ضعيف طبعا و غير صحيح وعند الفلاتف قالوا بالعلة والمعلول وأيضا هذا مذهب معيث وعند الإمام الراضي قال هو عن طريق اللذوم العقلي وهذا مذهب لا إشكال فيه ولكن المختار عند جماهير علماء أهل السنة هو ما قاله الإمام الأشعري وهو أن وجود النتيجة عقيم ترتيب المقدمات إنما هو بالعادة وأنا في رأيي أنه لا يوجد هناك فرق كبير بين ما قاله الإمام الراضي وبين ما قاله الإيمان لا شعري، ولكن المسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وليست هذا المحل يعني مقام يليق إذا نتكلم في هذه المسائل، يعني هي من بينها شوي توسع أكثر من ذلك، ولكن هذا القدر أرجو أن يكون كافيا إذا الطريقة الإجمالية الطريقة الإجمالية في إدراك وجود الله سبحانه وتعالى هي أن نقول بشكل موجز كالتالي. إذا عرفنا لاحظ ما الذي أقوله أنا إذا عرفنا ما هو العالم ثم عرفنا أن هذا العالم الذي نحن فيه لم يكن موجودا ثم صار موجودا نعرف بجلالة العقل أن كل ما لم يكن موجودا ثم كان موجودا فوجوده ليس من نفسه إذا يوجد موجود غير هذا العالم أو جدا. هذا كل طريقة الاستدلال إذا نحن الآن حتى أوضح زيادة صوضيح ما هو الوضع الذي أرجو أنه أنتم طبعوا أنفسكم فيه إحنا الآن نريد أن نفترض أننا لا نعرف وجود الله سبحانه وتعالى نريد أن نفترض أننا الآن في موقع الدرس الآن لا نعرف وجود الله ما الذي نشاهده؟ هل أنت تشاهد الله سبحانه وتعالى؟ الآن هل تشاهد الله؟ لا ما الذي يقاطع حسرك وتحت معقولاتك؟ عالم. العالم. وضح في المسألة. في هناك إنسان ادعى أنه يوجد موجود غير الله سبحانه. غير غير العالم. أنت لم تدرك بالحس وبالمعقولات المبدئية هذا إلا العالم. فأنت تقول له أنا لم, لم أرى هذا الذي تدعه وجودا ثم الدليل على وجوده. ضحكت المثل. هذا هو الوضع الذي نريد. النبع أنفسنا فيه إنه لو جاء إنسان وقال ما الذي تؤمن به قال الله قال أنا لم أرى إلا العالم ما الدليل يعني ما الذي يدلني على أنه يوجد موجود غير هذا العالم الذي نعيش فيه وهو الذي أوجد العالم إذن الواقضة التي الطرق التي ننتقل منها إلى إكبات وجود الله هي النظر فيما أدركنا وجوده، وما الذي أدركنا وجوده؟ العرب. واضح هذه طريقة المتكلمين، هذه الطريقة اللي إحنا بنتكلم فيها هي طريقة المتكلمين. يعني إيش المتكلمين؟ علماء الكلام، علماء أمة علماء أهل السنة، علماء الكلام الذين نقحوا مقاصد الدين وأولياته وقواعده الكلية قالوا. الطريقة التي يجب أن يتبعه الإنسان إذا قشره واحد وإذا أراد أن يحصل العلم هي الانتقال من المعلوم إلى الاستدلال على المطلوب والمعلوم لدينا هو العالم المشاهد إحنا ما نتكلم في أحلام ولا نتكلم في رؤى نتكلم في حقائق ننتقل نبني حقيقة على حقيقة ونستمدل حقيقة من حقيقة ولا ننتقل مباشرة من دون أن نتكون اللبنات البينية هذه المقدمات الوسطية أن تكون كلها حقائق يجب أن تكون كلها حقائق إذا المقدمة الأولى التي أو الطريقة الإجمالية التي يتبعها علماؤنا من أهل السنة لإثبارة وجود الله وللعلم بوجود الله بالدليل هي النظر في العالم النظرين في العالم ما هو العالم؟ عرف العالم هنا قال والمراد بالعالم كل موجود مش كل ما في الله كل موجود في الله إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ كل ما في الله إيش فيها؟ المعدوم كل ما في الله يدخل فيه المعدومات حتى هل نحن نحتاج بالمعدومات على وجود الله؟ لا طبعا مش هذي ليست هذه الطريقة المعتمدة عند أهل الصمت نحن نحتاج بالموجود الذي هو ما سوى الله سبحانه وتعالى كل موجود يفترض أنه سوى الله نحتاج على وجود الله بعين وجود هذا الموجود بمعنى أنه نحن إذا أدركنا حقيقة هذا العالم وأدركنا صفات معينة من هذا العالم العالم هذا لا ينفك منها لا ينفك عنها وهي لا تنفك عنه وكانت هذه الصفات فيها دلالة معينة على أن هذا العالم يستحيل أن يكون موجودا لذاته هذه المقدمات إذا استطعنا أن نطب إليها فإن نستطيع بعد ذلك أن نقول أن هذا العالم غير موجود بذاته يعني سبب وجود العالم ليس هو عين هذا العالم إذا نحن عندما, عندما نريد أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى ننظر في العالم وهذا هو مقتضى في الآيات القرآنية قل سيروا وانظروا تتفكرون في خلق السموات والأرض وفي أنفسكم طح؟ في الآطاق وفي الأنفس دلائل الآطاق ودلائل الأنفس هذه كلها عبارة عن دلائل على الطريقة الكلية التي تبعها المتكلمون طبعا هناك طرق أخرى وبعض المناهج الأخرى ولكن إحنا نحن هنا نقتصر على ذكر الطريقة المشهورة والمعتمدة عند علماء أهل السنة وهي الانتقال من العالم المشاهد بعد صبره وبحثه والتعامل في بعض خصائطه ثم الاستدلال بنفس هذه الخصائط على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إذا الطريقة التي نتبعها في إثبات وجود الله نحن لا نبتعي أن هذا هو عين الله سبحانه وتعالى هذا رقم واحد ما في الحال؟ هذا العالم المشاهد حولنا ومعنا وفينا ونحن منه ليس هو عين وجود الله هو غير وجود الله هذا رقم واحد هو موجود غير وجود الله سبحانه وتعالى موجود له وجود غير وجود الله وأما الله سبحانه وتعالى فهو موجود آخر غير هذا العالم فنحن ننظر في هذا العالم ثم نتبر حقائقه ونعرف بعض صفاته ثم نقول إنه قطعا كل موجود له هذه الصفات فوجوده ليس بذلك فإذا وجوده يجب أن يكون مستمدا من غيره فإذا توطن إلى هذه المرتبة نقطع بوجود الله سبحانه وتعالى ووضح إن شاء الله الطريقة الإجمالية هذا هو فقط الطريقة الإجمالية التي يتبعها علماؤنا الآن النظر في, العالم النظر في العالم يمكن النظر في العالم من عدة جهات ممكن النظر في العالم من حيث إنه ألوان صفراء وحمرا وبيضاء إلى فيه صح ممكن النظر في العالم من حيث إنه بعض ألوان العالم حديد وبعضه بعض لونه خشب و بعضه طراب و بعضه سدر إلى النظر في العالم من حيث إنه بعض إنسان و بعض حيوان و بعض كواكب و بعض سموات و بعض أراضيين وهكذا إذا العالم إذا نظرنا فيه نجد أنه متكسر يعني فيه كثرة في الكثرة في في الحقائق اللي موجودة فيه بعضها إنسان وبعضها حيوان بعضها جماهير وبعضها نبات والجمادات تكسر حديد وخرطين وزنك إلى صح؟ وحتى في كهرباء أخرى يسلمون إذا نحن عندما ننظر في العالم أول خطوة من خطوات هذا العالم محاولة إن تعرف إيش الخصائص الكلية الخصائص الكلية أو أذاء أو حقائقه نجد إنه هذا العالم يتألف من أموه كثيرة جدا هل فعلا يتوقف علمنا بالله سبحانه وتعالى على صبر كل حقائق العالم لاحظ كيف المسألة إما أن يكون لاحظ الآن كيف الكلام بصير إما أن يكون علمنا بالله متوقفا علمنا يعني بوجود الله متوقفا على علمنا بكل حيثيات العالم تفاصيل تفاصيله وأنواع وأنواعه وخطائصه على خطائصه وصفاته وهيئاته وأشكاله وأنواعه إلى آخره أو متوقفاً على بعضها دون بعض إذا قلنا إنه متوقف على معرفة جميع أنواع العالم وجميع خطائصه إذن يستحيل العلم بوجود الله بيجيوم القيامة وإحرامهم خلصين بيجيوم صحول الله إذن يستحيل أن يتوقف علمنا بوجود الله على علمنا بجميع أصناف العالم وجميع أزائه. طب على أي الأزاء وعلى أي الأصناف يتوقف إذا يجب أن يتوقف على بعض الأزاء لأن وإحنا حصرنا في العالم. فإذا إنما أن يكون بجميع أزائه أو بعضها أو لا بجميعها ولا بعضها يعني ب خارج عنها، صح؟ بس أختام ثالثة شيء خارج عنها أبطلنا من الأول لأنه مش أنا مش موجود العالم. بكلها مستحيل لأنه يستحيل العلم بجميع تفاصيل العالم إذن هو يتوقف علمنا بالله سبحانه وتعالى على العلم ببعض تفاصيل العلم بعض هيئاته بعض تفاصيله الآن بننظر في هذه الهيئات نحاول أن نحصر هذه الهيئات كيف؟ بنقول ما هي الهيئات التي إذا نظرنا فيها نلاحظ كيف المسألة ما هي الأمور؟ ما هي الصفات؟ ما هي الأمور التي يجب أن نعرفها؟ بالحيث بالحيث. أننا إذا علمناها انتقلنا من العلم أما العلم بها إلى العلم بوجود الله عادة لاحظ هذا الطريقة اللي أنا بستخدمها الآن هي الطريقة عقلية طريقة عقلية مطلوبة هو إيش إثبات وجود الله صح؟ واسطة الإثبات هو النظر في العالم آلة الإثبات هو العقل واضح بحكي في المسألة مطلوبة إيش إثبات هو الله واصفة الإثبات النظر قالت الإثبات العقل, العقل. الآن زيني في بنطلع في العقل العقل بيقول لك من ملاحظة للعالم أستطيع أن أجزم هو هيك العقل بقول أنه لا يمكن أن يوجد سبب من دون مسبب، لا يمكن أن يوجد حادث من دون محدث. هذه قواعد كليا. هذا لا يمكن أن يكون الجزء أكبر أكبر من كله واضح كثي المسألة. وهكذا في هناك بعض المعلومات البدهية. هذا العقل يقطع لك بها مئة بالمئة بمجرد ملاحظته لبعض الأشياء. يعني العقل يقول لك. إنه أنا لا أستطيع أن لا, يم... لا, أت... لا يتوقف قطعي وجزمي ببعض البداهيات وبعض القواعد وبعض الأحكام على إني أخبر جميع العالم لا أنا يكفي أن أرى بعض الأشياء لكي أطبق القاعدة كلية من هذه القواعد الكلية بيقول لك إنه ما علمت أنه حادث ليس يعني حادث حدث بعد أن لم يكن مهما كان هذا الحادث. فيجب أن يكون حدوثه لا لذاته يجب أن يكون حدوثه ليس من ذاته وإلا لو كان حدوثه من ذاته لما كان حادثا بل كان قديما طب ليش يحدث الآن ممكن يحدث قبل هيك. ممكن يحدث بعد هيك. طب ليش يحدث الآن الإذن الأصل إنه لو كان حدوثه لذاته وذات الأصل أن تكون ثابتة فيجب أن تكون قديما دام لم تكن ثابتة ثم وزدت معنى أنه الذي كان سبب في وجودها ليس هو عين الثالث ليس عين الماهية هذه إذن يجب أن يكون أمرا خارج عن الماهية غير الماهية هذا هو المعبر عنه بأنه كل حادث لابد له من محدث وكل سبب لابد له من مسبب. حتى أن الإمام الرازي قال في كتاب المعالم معالم أصول الدين قال وهذا الأمر هذه القاعدة مغروزة في فطر الصديام بل في سطر الحيوانات أيضا، يعني في خلقة الحيوانات. فإنك إذا ضربت الحمار أو أو أبرزت خشب على الحمار، فإنه ينفّر منها أو أخرج صوت، فإن الحمار نفسه إذا من وين هذا الصوت جاء، لأنه يعل يعلم أن هذا الصوت حدث بعد أن لم يكن فيطلب له محدثا ينظر. ف الإمام قال هذه القاعدة لا يمكن الشك فيها، لا يمكن الشك فيها. بعض العلماء قالوا هذه القاعدة هي نفسها بدهية لا تحتاج إلى تبلال وبعض العلماء أرجعوها إلى قاعدة لسه أكثر بداهة منها وأبسط منها وهي أنه يستحيل الترجيح بين أمرين متساويين بلا مرجح وأضحكي في المسألة أرجع يستحيل رجحان أحد الأمرين المتساويين لذاتهما من دون مرجح من غيرهما يعني إنه واحد يكون واحد مساوي للثاني ثم واحد يوجد واحد لا يوجد لذاتهما هذا مستحيل قالوا إنه الأمرار المتساويان يستحير رجحان أحدهما لذاته على الآخر من دون مرجح خارج عنه قالوا هذه القاعدة هي أساس قاعدة إنه لابد لكل حادث من محدث هي القتل فيها وبعض العلماء قالوا لا بل إنه القاعدة إنه لابد لكل حادث محدث هي بنفسها أصل على القولين اتفقا هذا القائل وهذا القائل على أن قاعدة كل حادث بد له من وحدة قاعدة أطلية وقاعدة أساسية وقاعدة قطعية يعني لا يمكن أن يفتح بها واحد وبعض العلماء المعاصرين استدلوا عليها ليس فقط بأدلة عقلية بل بأدلة فيها نوع من الاستقراض اعتمدوا فيها على نظرية الاحتمالات نظرية الاحتمالات طبعاً الله يراجع إلى مسألة العادة مفهوم العادة عند الأساعير كما تعلمون إنه التكرر على الحس وهذا هذا راجع لذلك يعني على كل الأقوال وجود شيء لا لا لسبب هذا أمر مستحيل إذا هذه القاعدة بنحطها نضعها في أذاننا نتحضرها ونطقطشها في أثناء نظرنا بنقول لا بد لكل حادث من المحدث هذا رقم واحد كيف عرفناها ببداية العقل كيف يعني بداية العقل عرف؟ لا احنا لم نتسلم عن العقل طيب تحكي ايه تحكي ما تحكي لا تسمع منا هم مم؟ هم هم العقل قال إنه أنت رأيت بعض الحوادث بعض الحوادث أنا رأيت الآن الشاي ما كانش موجود قبل الآن قبل مفعما كان موجود الآن أنوجده فالعقل تحدر حالة لم يكن فيها الشاي موجود ثم الآن الشاي موجود فإذا قال لا بد أن يكون لهذا الحادث هذا أمر حادث صح؟ لابد أن يكون له محدث لأنه مستحيل أن كات الشيء يثور للحالة سمعنا يعني محدث يعني مايقبل لأن لم تكن موجودة ما جاء ما جاء عدمه ماهو وجود وجوده فوجوده علمه متساوياً فما الذي رجح واحد منهم على الآخر؟ هيك العقل بحكي إذا العقل لا يتوقف في إدارة هذا الحكم في إدراهه لهذا الحكم الكلي على تقراء جميع الحوادث يعني لا يجوز أن يقول العقل إنه أنا لا أستطيع إنه مطلق الحادث يحتاج إلى محدد إلا بعد تقرأ جميع الحوادث يعني لازم أشوف هذا الكات وهذا الكات وهذا الكات وهذا الكات وبعدين مش الكات هذا والمي اللي ألقت منها هذا ما بيقول عقل بالعكس اللي بيحكي هيك بيكون مش مع مش عاقل، بيصير مزمن. فالعقل يكتفي بإدراك التطورات الكلية لمفهوم الحدود. لاحظ كيف المسألة مفهوم الحدود وهي الكون بعد أن لم يكن، ثم يعرض هذا التطور على ذاته، على نفسه، فيقول كل شيء كان بعد أن لم يكن في هذا حادث، وكل حادث لا بد له من حدث. تمينا، هل اتقرأت جميع الحوادث حتى تزمت بأن كل حادث له من محدث؟ يعني ما هي القضية هذه؟ كل حادث لأبوت له من محدث؟ هذه قضية كلية، صح؟ واحد ممكن يقول هل اتقرأت جميع, جميع جزئيات هذه الكلية؟ العقل يقول له لا يتوقف حكمي على الكل حكمي على الكل على استقراء جميع الكليات، بل يكفي اتراك جزئية واحدة من هذه الجزئيات فتنبط الحكم الكلي وهذا هو المفهوم الحقيقي لو توقف الحكم على استقراء جميع الحيثيات ما بيكون حكم عقلي بيكون حكم عادي واستقرائي الحكم العقلي اذا توقف على الاستقراء الحكم عقلا اذا على فلا يكون شكم يكون شكم إذا البعض ثم استنبط القاعدة الكلية هذا يكون حكم ممكن واحد يحكي له طيب أنت عرفت أن هذا الحادثة لاحظ كيف المسألة وهذا كل نزء من نفس اتباق من نفس الدليل الذي سوف نعتمد عليه واحد ممكن يقول أنت عرفت أن هذا الحادثة يحتاج إلى المحدد فكيف عرفت أن الحادثة الآخر يحتاج إلى المحدد ربما هذا يحتاج وذاك لا يحتاج لاحظ كيف المسألة وفي ناس يحكوا هيك أخرى العقل إيس في هناك ايضا قاعدة كليا تقاعدة أن كل حالة ب هدره وهذه مدركة ايضا بالعقل إيس يعني مدركة بالعقل؟ يعني لا يتوقف العقل في تعميمها على ادراك جميع جزئياتها أي معنى انه مدركة بالعقل لا يتوقف العقل في تعميمها على ادراك جميع, جميع جزئياتها ومصادقها ما هي هذه القاعدة يقول الله فيك قال الأمثال والمتماثلات لها نفس الأحكام المتماثلات لها نفس الأحكام لأن الداء ايش قال أنت عرفت إنه هذا الحادث له من مح... لابد له من محدث فكيف عرفت أن الحادث الآخر لابد له من محدث عرفت أن الحادث ألف لابد له من محدث فكيف تقول أن الحادث با لا بد له من وحدث بكل辣 المتماثلات لها نفس الأحكام أنا لا ي... يعني لا يتوقف حكمي على باء بإني أعرف باء وحكمي على زين بإني أعرف ب... زين بذاته يعني بصفة إنه هذا الكات مثلا ممتلئ شيء هذا الكات نصف شيء هذا الكات ربع شيء مش صارت إني أعرف هذا أكم مذوقة هذا أكم وهذا أكم وهذا حرارتها أكم وهذا حرارة يعني لا يتوقف علمي بالحكم الكل اللي هو الحدود على علمي بتفاصيل كل جسيم من هذه الجسيمات يكفي أنها أعرف إيش مطلق الحدود. مطلق الحدوث هذه الـ هذا الـ هذا الكأس تساوى فيه تفاوت يعني مع هذا الكأس وذاك وذاك وذاك الاختلاف بينهم صار بب أمور شخصية أخرى إنه هذا مثلا أكبر من هذه أو هذه أكبر أو هذه أثخن أو هذه أفرد هذه, هذه ليست هي من نفس حقيقة الحدوث بل هي من أمور عارضة على الحدوث لا تؤثر في الـ في ال في الأمر فالعقل يقول المتماثلات لها نفس الأحكام هذه قواعدة بدهية أيضا من ضمن القواعد اللي هي لابد لكل حادث من محدث أو لابد لكل سبب من مسبب الثنتين جائبات والجزء أقل من كله الجزء أقل من كله وياذا بقول الجزء أقل من كله الله يبارك فيك أعضي باريكي إنت إيش؟ نعم، <تكلم> <تكلم> <تكلم> وخلينا الفاعل العقليي رافع اللي هي إيش؟ المضامات لا تلها نفس الأحكام. نعم. <تكلم> والروحان غير <عم> مرجح <تكلم> مستحيل. <تكلم> في طبعا هناك عدد قواعدنا إذا ذكرت بعضها ذكرت بعضها في مواضيع أخرى ولكن نكتفي بهذه إن شاء الله. نعم. <تكلم> المفاهيم الزليمية عشان نعم ألا كل طبعا بلا طب شك كيف كل هذه العالم؟ في إحنا لسه ما, ف... ما تكلمنا على العالم أنا لسه بتكلم عن أمور حتى بحكي لك كيف ما نثبت عن العالم أنا ما يجب التالي في العالم لسه أنا بتكلم عن جزء من العالم عن مفاهيم استنبطة من العالم لسه العالم كله ما دخل فيه شوف كيف المسألة أنا ما أتكلم عن العالم، أنا بنتقل من الشيء الذي أحسه ثم أعنم لاحظ أنا الآن انتقلت من جزئية الكأس إلى قاعدة كلية شفت القاعدة كلية من, المت... من إدراكي للتماثل إلى حكم كلي شفت الحكم القلي رتبت هذه الأحكام واستحضرته في ذهني من أين أتيت بهذه الأحكام؟ عرفنا كل حكم من أين أتينا به يعني مثلاً واحد ممكن يقول لك كيف عرفت أن المتماثلات لها نفس الأحكام؟ من وين؟ من وين عرفته؟ مثلاً؟ يعني الاستقراء هو الذي هو الدليل على هذا الأمر. كيف؟ بدي واحد يحكي لي يا هيك نعم. جميل جداً. يعني انت لما تقول هذا الكأس أو هذا الماء لاحظ كيف المسألة؟ هذا الماء يمكن أن يتسخن. هذا الماء يمكن أن يتسخن. حكمك بجواز التسخين على هذا الماء راجع لإيش لك... لك... لك... لكلمة هذا أو لكونه ماء شبكي بالمسألة لكونه ماء طب كلمة الماء موجودة فقط في هذا أم موجودة في هذا وذاك و... و... وكل ما لم تره مما يصمم في كل ما لم تره ويصمم إذن حكمك على الشيء المشخف ليس لأجل تشخفه بل لأجل ماهيته وحقيقته واضح للمسألكين الحكم على الشيء وإن كان فحكمه يعني متحدد متعين هذا متشخط. واضح لا بتكلم عن شيء متوهم أو معقول لا بتكلم عن شيء مشار إليك لما أحكم على هذا إنه حادث أنا لا أحكم عليه بقيد كونه هذا لا أنا أحكم عليه لأنه مطلقا حادث فكل ما كان كهذا الحادث في الصفات فيستحيل أن يكون قديما واضح كيف المسألة يعني احنا كيف قلنا انه هذا حادث عرفناه مثلا بالحقي طيب هذا الكأس العقل يفكر فيها بيحكي هذا التحال ان توجد الا بموجد فكل ما يشابهها وكل ما يماثلها في صفاتها فكذلك يستحيل ان يوجد بلا موجد ليش لانه لانها اشتركت مع هذه فيما هياتها وصفاتها الذاتيه فإذا التعميم صار على حكم عقل إليه لأن العقل يدرك أن الحكم المتعلق بمتشفف لك متعلقا بهذا المتشفف من جميع جهاته بل من جهتنا فالعقل يعمل الحكم بملاحظة هذه الجهات لا بملاحظة جميع هذه الجهات واضح إن شاء الله كيف الكلام الآن إحنا كما قلنا لا نتكلم عن جميع العالم نتكلم عن بعض الأمور من العالم. أول شيء بنقول نفكر في هذا العالم بعقلنا عرفنا أن العقل هو عبارة عن آلة وعرفنا أن هذه الآلة تدلنا على قواعد كلية وعرفنا كيفية دلالة هذه الآلة على القواعد الكلية مثل هذه القواعد التي ذكرناها انتهينا من القسم الأول وأحكي الكلام إن شاء الله انتهينا بهذا من القسم الأول من الاستدلال الآن بعد تمهيد هذه القواعد ننظر في العالم ننظر في العالم مش في الآيات كل وانظروا ويتفكرون ويتدبرون في الآفات في أنفسهم في السماوات وفي الأرض ننظر في العالم الآن بدنا ننظر في العالم قلنا قبل قليل إنه لا يتوقف علمنا بالله سبحانه وتعالى على علمنا بجميع جزئيات العالم بل يتوقف على علمنا ببعض هيئات العالم أو ببعض أجهرهم بعض هذه العلماء إيش قالوا باستصار باستصار طبعاً أنا, أنا أريد فقط أن أوضح الدليل بقدر هذا الكتاب وإلا فالدليل يحتمل في التفصيل أكثر بكثير من هذا بحيث أن كل جزئية وكل تفصيل من التفاصيل ممكن أن نحكي من أي رأتين بها. ولكن أنا أريد أن أقتصر على قدر إجمالي من طرح الدليل وعرضه بشكل متناسب مع هذا, الـ هذا الـ الكتاب العلماء قالوا لو نظرنا في كل العالم لو جدناه ينحفر في إيه؟ في أعراض وأجرام أو في زواهر وأعراض أو بعض العلماء يقولوا في أعيان وأعراض أعيان وأعراض إيه يعني أعيان وأعراض؟ هذا القلم عين يعني جرم وهذا طبعا تكلمنا عليه سابقا فتقنا فهمنا الفرق بين العرب وبين إيه؟ الجوهر هذا القلم نفسه المشار إليه هذا جرم جسم يعني جسم يعني شيء قائم بذاته جرم وأما اللون الذي فيه فهو عرض عرض عليه لأنه كما يمكن أن يتلون هذا الجسم بهذا اللون يمكن أن يتلون بلون آخر نفس هذا اللون ممكن بعد فترين خلف يروح منه يعني بطل الأسود في الحقيقة ممكن يصير رمادي الورقة بعد 20-30 سنة يبطي صفرة فاللون القائم فيها هو في الحقيقة عارض عليها وليس إيه؟ إيه جزء من ذاتية الورقة نفسها جرم والحركة شف لحظة كيف الحركة هذه وين قامت الحركة؟ حركة الورقة نحن نحكي حركة الورقة يعني الحركة قامت في الورقة شوف كيف يعني ان الحركة هي عبارة عن عارض عارض على الورقة بس. فهل يوجد شيء اسمه حركة؟ يعني هاي حركة بس هو وين؟ وين قائم لحياره؟ في الجرم فإذا قال العلماء إنه العالم كله إذا تبرنا وتفكرنا فيه ودرسنا ودعمنا فيه لا يقل كل موجوداته من إنه يكون إما عرض أو جرم. يعني شيء يحل في فيه العرض. كل شيء. ممكن واحد حديث يحكي طيب أنا أريد أتكلم مش فقط عن هذه الحيثية العامة. ممكن بدي أتكلم عن الألوان. أتكلم عن السماء. والأرض من حيث أنه فيها أفلاك وأجرام إحنا بنقول له طرق النظر والاستدلال كثيرة جدا طرق النظر وهي وهيئات الاستدلال كثيرة جدا يمكن أن تفكر في كل شيء فتستدل من كل شيء على وجود الله سبحانه وتعالى ولكن نحن هذا الدليل وهذا الثياط الذي نريد أن نوضحه هو عبارة عن طريق إجمالي طريق كلي بحيث أنك بعد ذلك تستطيع أن تطبقه على أي شيء فتستدل به على وجود الله فيكون كل شيء في العالم آية من آية الله يعني تدل على وجود الله سبحانه وتعالى ولكن بتوسط النظر في هذا الشيء من جهة من الجهة من حيثية من الحيثية كما قلنا أنه الدليل له محل في النظر يعني أنت لما بتكون دليلنا على وجود الله هو هذا العالم أنت تطلب من النظر في هذا العالم العلم في وجود الله فإذا أنت يجب أن تحصر أن نظرك في هذا العالم على الذهاب التي يمكن أن تدلك على وجود الله سبحانه وتعالى لأن هذا العالم ممكن أن تتطلع في الشاي أنه والله حلو ولا مش حلو بس يعني بلا إمني ولا ما بلا إمني كونه ولا ما بلأمة يعني هل له تخليّة مباشرة في إثبات وجود الله؟ لا طبعا.. يعني مش خلّي إيش الفدير إنه يعني يعني لا تخليّة له إنه الله يسفل الشيء مثلاً ذاتي واحد بقول والله مش ذكي طب إيش الفرق يعني إيش أثر واحد بيقول ذكي واحد بيقول مش ذكي على وجود الله سبحانه وتعالى يعني هل هذه ممكن أن تتخذ مقدمة في دليل على إثبات وجود الله والله بما إنه الشاي ذاتي إذا الله موجود سبحانه وتعالى لا إذا يجب أن تكون المقدمة التي ننظر فيها في العالم هي فيها نوع ملائم لإثبات وجود الله يعني إذا أنت لما تنظر فيه في, في, في العالم يجب أن تنظر في العالم من حيثية يغلب على ظلمك أو تعرف إنها هي مدخل لإثبات وجود الله وبحكي في المدأة لطاعة لذلك العلماء ما مضوا في كل شيء من تضقيات العالم لأن هذا يكون نوع من العباد إنك تنظر في هذه اللوحة وهذه اللوحة وإلى آخره نعم فإذا هم نظروا في حيثيات معينة وصفات معينة قالوا أن هذه الصفات وهذه الحيثيات هي التي تبضي بنا إلى العلم بوجود الله سبحانه وتعالى فإذا من هذا الباب قالوا أن العالم لو نظرنا فيه لوجدنا وجدنا أنه إما أعراض أو إيش أجرام الآن الأعراض كل ما تكل ما الله سبحانه وتعالى من الموجودات قالوا إما أعراض أو أجرام ممكن واحد يحكي طيب أنت كيف حكمت على إنه كل ما تقول الله إما أعراض أو أجرام وأن لم تشاهد كل ما تقول الله لا أعتقد أن كيف ضقت الاستدلان عند المتكلمين أنت بتقول كل ما تقول الله سبحانه وتعالى فهو العالم والعالم إما أعراض أو أجرام صح انت بتقول كل ما توالله فهو إما أعراض أو أجرام طب انت لم تشاهد كل ما توالله سبحانه وتعالى لم تشاهد ما توالله سبحانه وتعالى فل ما توالله سبحانه وتعالى بل المتشاهد إلا بعض ما توالله سبحانه وتعالى إيه جزء ما؟ فلنحن نحكي ولكن حصل أن ما ساهدته لاحظ تيطه النزاري طائرة حصل أن ما ساهدته كان إما أعراض أو أجرام لم يقع تحت حذبك وتحت نظرك إلا ما هو أعراض أو أجرام فكيف انتقلت وقلت أن كل ما فيه الله فهو أعراض وأجرام <تصفيق> لاحظوا كيف هذا الأمر الجواب عليه من طريقين الجواب عليه من طريقين الكلام الأول بتقول العالم مخلوق والمخلوق واحد كل ما الله هو عالم واحد والأطل في الواحد إنه يكون أجناده وأنواعه وأجزاؤه متجانطة الأطل في العالم إنه تكون أجزاء متجانطة يعني الإنسان دم ولحم وعظم أنا سفت يده أنا لا يعني لا يتوقف على أن أحكم على كل الإنسان أن أتقرئ كل جميع. كل الإنسان لحم وعظم ودم خلص انتهينا لأنه هذا الإنسان وحدة واحدة فيجب أن يكون في تجانس في في اجزائه فاذا ادركنا بعض اجزائه وعرف وحصرناها في كليات معينة فنحن نقول ما لم نره كما رأينا هذا هو نوع قياس من الغائب على الشاهد بقيد كونه ايه بارك الله فيه بقيد من جنس واحد هذا القياس اللي هو قياس الغائب على الشاهد بقيد كونه من جنس واحد هذا قياس صحيح. لأنه انت تتكلم في كل ما في الله وكل ما في الله هو العالم. أنت صميت عالم. فالعالم واحد أم ليت واحد؟ هو الأصل إنه يكون واحد. لأنه أنت ليس هناك دليل على إنه اثنين وثلاثة الوحدة. الأصل وحدة العالم. أنت الآن لم تختف ولم تعرف جميع أجزاء هذا العالم. صح الكلام؟ لم تعرف جميع أجزاء العالم، بل رأيت بعض أجزاء هذا العالم. ولكنك أنت أطلقت حكما كليا على جميع أجباء هذا العالم فما هو الواسط ما هي الواسطة التي بها اعتمدت عليها اعتمدت في الانتقال من البعض الحكم على البعض إلى الحكم على الكل اللي هو قولك بأنه ما لم أساهده من هذا العالم لاحظتي في المسألة ما لم أساهده من هذا العالم كما شاهدته منه ليش, ليش؟ لأنه الأطل المواحد والأطل التجانب في الموجود واحد. هذا هذا كله بيكون ضمن ضمن مقتضيات العقل. لان واحد لما يجي يحكي لك انت رأيت مثلاً قدم الإنسان إلى الإنسان إلى إلى قدمه. نظر مثلاً من وسط له. واحد نظر وقتي مثلا طلع الإنسان من تحت. شاهد العين رقبه. ما شاهد بطنه وصدر وجهه إلى خارجيه. اللي أحسه من الإنسان وشافه هو عظم ولحم مزدم إلى آخره يتحركوا وبروفو يجمع بس بقى بيقول هذا موجود واحد شوف كيف المثل الفارغ هذا موجود واحد أنا لم أرى هذا الموجود كله ولكن أرى أيه بعض هذا الموجود هذا البعض هو من عظم ولحم فالعقل لحظ الاستدلال العقلي بيقول الأصل إنه بقية هذا المخلوق هذا الموجود الواحد من نفس ما شاهدته لما يز واحد يقوله فلما لا يكون من من جلسة ممكن يكون نور شفت فلحم عظم جزء الأثر ممكن يكون نور نور هيك ما في الهواء شوف كيف بكل هذا هو الذي يحتاج إلى دليل الأصل هو إنه واحد والواحد هو الأصل في التزانه وأنت بتفترض لي إنه في واحد لا يتم تزانه الأصل معي ولا معك الأصل قياس الغائب على الشاهد فيما هو جنسا واحد مثل القيادة الغائب على الشاهد فيما هو ليس جنسا واحدا <تسجن> بارك الله فيه احنا شوف كيف طريقة هذه الطريقة من التفتيب هي في الحقيقة مباني كلية للتوفيق ولمعرفة كيفية تنزيه الله ومعرفة بعد ذلك انه لماذا هذه هذ... هذ الفرقة اخطأت ولماذا هذه الفرقة اصابت احنا بننظر في طرق كلية احنا قيدنا الاستدلال بإنه ما كان من نفس الجنس عم يجوز أن أقيس الغائب على الشاهد منه لأنه الأصل فيه وحدة، الأصل فيه وحدة الجنس. ولكن إذا خرج عن وحدة الجنس لا في لا يوجد وجه للقياس. مثلا انت لا يجوز أن تقيس مثلاً الإنسان من حيث ما هو إنسان على حوم من حيث ما هو حوم. شوف كيف لأنه هذا جنس وهذا جنس أو هذا نوع وهذا نوع. انت بتقيس الإنسان من حيث ما هو مخلوق. على الحوض من حيث ما هو مطلوب الاشتراكي مثل في الجنة. ولكن من حيث ما هو حوت، وانت انت شو بدك هذاك يمشي في البحر أنت بما انه هذاك يمشي في البحر اذا يجب انك تتسح في البحر يعني انك تتنشق في الماء لا طبعا ليس لاستراك النوع ولكن العالم كله عمشئ فيه هو اما جواهر او اعراض صحيح لم نرى بقية العالم ولكن عرفنا انه هناك العالم واحد اذا واحد يقول لك ما الدليل على انه العالم واحد تقوله أنا لم أشاهد العالم عالما واحداً ما الدليل على أنه العالم اثنين الأصل الوحدة وليت الاثنانية إذن الأصل معك في رقم واحد الوحدة وحدة العالم ثانياً تجانس العالم هذا كل الأصل معك انضم ثالثاً قياس الغائب على الشاهد من العالم معك انضم واضح كيف الكلام إن شاء الله هذه الأمور كلها تكفي لإجراء الدليل. ولكن العلماء قالوا ليأتقن على ذلك بعض الفلاسفة اسقروا من في بعض الفلاسفة قالوا فيه هناك عقول عشرة وهذه العقول مجردات عن المادة وإلى آخره العلماء علماء الكلام قالوا هذه العقول التي تقرضون أيها الفلاسفة وجودها هل أحسسون بها بالحواء؟ هل أحسسون بها يعني هل شعرتم بها صورا يعني حسنا؟ يقولوا لا هل أدر... بماذا أدركتموها بقول لهم الفلاسفة بالعقل ماذا سلمنا تنزلا أنكم أدركتم هذه العقول بالعقل وسلمنا تنزلا أن هذه الأجلة التي أقمتموها على هذه العقول المجردة هي أجلة صحيحة لأننا نقارقهم في أصل الأجلة نفق طيب هذا كله على سبيل التنزل فكيف؟ كيف كيف تريدون أن تحكم علينا بما لم نطلم به المسوم الهدف هو الإذباء والإذام نحن لم نطلم نحن صلمنا لكم تنذرا هذا الكلام ولكن غاية الأمر أنه هذه العقول لم تقع تحت حزنا نحن مرادنا هو إذبات هذا العالم المساهد أنه أن نحكم عليه هل هو حادث أم قديم؟ هل هو محتاج أم غني؟ هل هو له أول أم ليس له أول؟ أما الذي اترض وجوده ونزعناكم في أصل وجوده ولم تستطيعوا إثباته، فهذا نرجع الكلام فيه حتى مدي الإدلاء فطعي عليه. ولكن نحن نتكلم الآن فيما ثبت ولوله. والذي ثبت وجوده، والذي ثبت وجوده هو إيش؟ هو هذا العالم المشاهد مما هو متألف منه من جواهر وأعراض. بنقلهم نعكس السؤال بنقلهم هل تناذعون في أن ما نشاهده هو جواهر وأعراض؟ نعم. لن يناذعوا في هذا الكلام إذن حصل الاتفاق على أن ما نشاهده وما هو متفق عليه هو متألف من الجواهر والأعراض وما هم يدعونه لا يقتصر الإثبات إثباته. فإذا نحن نقتصر على ما هو محل الاتفاق. فإذاً لاحظ كيف المتكلمين أقاموا الدليل على ما هو مقطوع به يعني ما, ما قالوا للهلاك فإحنا نزم بإنه هذا كلام كباطل وكذا وكذا هم صحيح ولكن قالوا لهم لو فرضنا إنه في احتمالية في الصواب نحن لم نقطع بها فلا نوقف أدلتنا على إثبات وجود الله عليها بل نوقف أدلتنا على إثبات وجود الله في إثبات وجود الله على ما نقطع به ولا نقطع به ينحضر في إيش في الجواهر والأعراض انتهى الكلام فلذلك قال الإمام التفتداني وغيره من العلماء أنه على فرض وجود خلاف الفلاتفة في العقود العساء قال نحن نطير الدليل على ما ثبت وجوده وما ثبت وجوده هو الأجسام والأعراض أما ما لم يثبت وجوده فنرجع الكلام فيه حتى نجي الدليل عليه لما نجيبه لنا الدليل على إثباته نتكلم فيه ولكن عندنا دليل كلي بعد ذلك ضف يترين لنا دليل كلي إنه مفترض وجوده يجب أن يكون أيضا حادثا مفترض وجوده أيها الفلاسفة من من عقول وإلخ وإن قلتم عنكم إنها قديمة يجب أن يكون حادثا حتى لم لو لم تستطيعوا الإتيان بالدليل على وجوده أصلا ليس لأن ثبت لدينا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العالم المزدهر وكل ما هو خالق لشيء فيجب أن يكون خالق لجميع الأشياء. فلذلك المحققون العلماء يقولون ثبت حدوث العالم واحتياجه بالدليل العقلي وحدوث كل ما توه من المفترض بالإجماع. بالإجماع على أن الله خالق لكل شيء. واضحة في المسألة. يعني كل ما يفترض الإنسان أنه موجود مما لم يشاهده فيجب أن نعتقد حتى من دون ما نعرف إيش حقيقته. أنه مخلوق بالإجماع الذي عرفنا أدلةه من ملاحظتنا ومشاهدتنا لهذا العالم في المشاهد. لاحظ كيف الدقة الكلام يعني لا ينتقلون من شيء إلى شيء إلا بناء على شيء مخطوط به. يعني لا يوفكون الدليل على إثبات الله على شيء مفترض خلافا للثلاثة فأصلا الثلاثة بنوا كل إثباتاتهم على شيء مفترض منازع فيه. نحن انطلقنا مما هو مشاهد. إحنا بنشاهد بنشاهد العالم. هذا العالم محصور بالجواهر والأعراض، وإلى آخر ما ذكرناه الآن عرفنا لماذا حظر العالم، حظر العلماء العالم في الجواهر والأعراض. وعرفنا إيش ما الذي لم نشاهده مسألة الغائب على الشاهد لماذا صحح هنا ولم يصح في مقام الكلام على الذات الإلهية؟ لأنه الكلام في الذات الإلهية ليست من جنس العالم أصلاً، فكيف نقول إذا كان هذا العالم؟ جسماً فيجب أن يكون الله جسماً. إذا كان هذا العالم في جهة فيجب أن يكون الله في جهة. إذا كان هذا العالم كل ما في هذا العالم يعني محدود يجب أن يكون الله محدود. لأنه هذا قياس ضائب على شيء مختلف عنه في الجنس هذا قياس مع الفارق بتسموه قياس مع الفارق. أما نحن نقيس مع مع مع كون الأصل هو الاتحاد. مش إنه الأصل هو الفرق. واضح كيف الكلام إن شاء الله. نقمل الكرام إن شاء الله نعم نتكلم عن الموجودات مع سوى الله لا يمكن أن نعطي التكير الموجود إذا كان على الجنة. يعني لو كان مولورية جرمان عدمه عدما لكان حادثا أو ما تعالى طريقة الشيء من خطة يعني تكفل أو في فنان بضهية يعني أي جرم سوى الله عنه جرمان أو أي شيء سوى الله لا بد أن يكون جرمان أو تفتلنه كان لا هو هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاق لذلك أنا لاحظت أثناء كلامي عن الفلاسفة احنا قلنا إنه لم نقطع بثبوت العقول والمنجردات ولكن لم نقل إنه هذه فدائية الفساد بل طلبنا الدليل فقلنا لهم <تصفيق> إلى أن يأتي الدليل نتكلم فيها فالعقل العقل لا يتوقف في قضيته بوجود موجود على تون هذا الموجود أيه جرما كان هذا هذا القضية اللي بنتكلم فيها لو لم يكن جرما كان عدم ليست هذه هي يعني احنا الكلام اللي أنا بحكيه بتحاول إنك تفهم دقائقه حيتياته. أنا قلت إنه العقل لا يمنع ولا يحيل. ولكن ما لم ما لم يكن هذا المدعى مقطوعا به لا نبني عليه دليل ولكن حتى ياخذ الدليل نتكلم عليه ما في مشكلة وحتى مع فرض وجوده مثل النفس النفس وبعض الناس قالوا الملائكه ومفرادات واضح كيف الناس قالوا وغيرهم من المخلوقات التي تعتبر على ممكن تكون مفرده ولكن حتى هذه المفرده يستحيل أن تكون اي قديمه بل هي أيضا حالقه بالاجماع هذا هو غاية الكلام اللي احنا نحكي ولكن لا يقال إن كل ما توا الله سبحانه وتعالى من المؤهدات يجب أن يكون جتماً برضو هذا هذه الكلية تحتاج إلى غليل تحتاج إلى غليل إذا عرفنا الفرق بين القيادة على... الغائب على الشهد في مقام العالم في جنس العالم وبين قيادة الغائب على الشهد بين العالم وبين الخالق جل شاء في الحالة الثانية لا يطح ليش؟ <تصفيق> لا يطح الحقيقة لأنه قيادة <تصفيق> مع الخارق وفي الحالة الأولى يطح بل هو الأصل للاشتراك في الحقائق ووحدة الموجود وضح الكلام إن شاء الله الآن بنقول إنه كل ما في العالم إما جواهد أو أعراض. أعراض عرفنا إنه العرض يستحيل أن يقوم بذاته صح؟ الحركة واللوم العرض يستحيل أن يقوم بذاته وعرفنا إنه كل الأعراض يجب أن كل عرض ثبت وجوده فيجب أن يكون قائما بإيش؟ بجسمه بجواهر يجب أن يكون قائما بجواهر لاحظ كيف قوة الدليل تصير اليوم بعد أن بعد أن تطور هذه المفاهيم إذا قلنا ان كل أن كل عرض لا يقوم بذاته بل بدهي تقريبا العرض لا يقوم بذاته سواء كان حركة أو لون أو كون أو اجتماع أو افتراق الاجتماع يكون في مجتمع الافتراق يكون في جسم يتفرق نفس مفهوم الاجتماع والافتراق نفس مفهوم الحركة والسكون اللون وال... إلى آخره كل هذه أعراض لا لا تثبت إلا لشيء مثلاً تركون في إشي اسمه حركة اللي تر ب في في جسم مش هو جسم يتحرك مش إنه حركة حلت في جسم هو جسم يتحرك بس فإذا الزواهر لا بد للعرب أن يحتاج في وجوده وفي ثبوته لإيش الزواهر ولا يمكن أن يثبت العرب لاحظ كيف المسألة من دون جوهر صح؟ إذن يستحيل أن يكون هناك عرضا بغير وجود جوهر يستحيل أن يكون هناك عرض من دون وجود جوهر إذن هناك تلازم بين الأعراض والجوهر خلينا ننتقل من هذا بعدين نشوف ثانيا يتحيل أن يوجد هناك عرض من دون زوهر، صح؟ هناك تلازم يجب أن يكون لأن هذا نزق من حقيقة وجوده أصلاً. لأن العلماء قالوا الوجود الزوهر هو عين وجوده في في الجسم. مثل إنه وجود ثم هذا الوجود يحصل في الجسم. وجود الزوهر هو عين وجوده في الجسم. وجود عفواً العرض، نعم؟ وجود العرض هو عين وجوده في الجسم. وجود لا إنه للعرب وجود ثم يحل هذا الوجود في الجسم بل وجوده هو عينه وجوده في الجسم ما في هناك في الحقيقة وجودين شوف كيف المسألة الآن اذا ثبت ان العرض لا ينفك عن الجوهر اذا ثبت ان العرض لا ينفك عن الجوهر فهل يمكن ان ينفك الجوهر عن العرب يعني هل يمكن ان يثبت هناك جوهر من دون أي أعراضه كيف تيان هذه الاستحالة؟ نعم. من أنا ف... أنا ف... عرفنا العرض أنا ف... أنا بتكلم اللي أنا إحنا مو بقولنا إنه فيه أثام وفي أعراض فصلنا في حكم العرض إنها لا تقوم بذاتها مفتقرة إلى من تقوم به هي دائما حالها في خدوث مستمر مثلًا. الآن بنقول لا بد لوجود العرض من جسم، فهل لا بد من وجود الجسم إلى عرض؟ يعني هل يمكن أن يوجد الجسم بدون عرض؟ نعم. لأنه السائل يخرج من النقطة النقطة يعني. جميل جدا. يعني إحنا بنقول بكل بساطة إنه هذا سأكون أتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله. بنقول الجسم ما دام اتتصف بالحركة اتتصف فهو طابل لها. وهو قابل لضدها أيضا السكون ولكنه غير قابل لارتفاعهما معا نعم هذا عقلي هذا أمر عقلي لأنه الجسم كيف الالتباسلان عليه الجسم إما أن يكون متحركا أو يكون ساكن هل يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن شوف كيف الظلال عليه هل يمكن أن يكون متحركا وثابتا لا كذلك لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن إذا ما قابل الشيء يقبل ضده ويتحيل ارتفاعهما معاً عنه. واضح في الكلام. إذا مهما تطورنا جسم فلا بد من تطوره إما متحركاً أو ساكناً. أما أن تطور جسماً لا متحرك ولا ساكن هذا يعني مستحيل. شوف كيف؟ إحنا نتكلم على الأجسام الموجودة. نحن متك... الم... نتكلم على الأجسام اللي الآن موجودة وفي ليمون وفي إستمرار للوجود. ما بنفترض شيء آخر، صح؟ لأنه في حالة معينة، فسنذكرها لاحقاً، ولكن لا تضر في كل ال المسألة، ولكن كل كلامنا إحنا ننتقل فيه من مشاهدتنا للعالم، صح؟ إذا إذا عرفنا إنه الأعراض لا من وجودها، لابد في وجودها من استنادها إيش إلى الأستام، وإنه الأستام يستحيل أن تنفك عن الأعراض. إذن الاثنان متلازمان مع بعض مهما ثبت وجود عرض يثبت وجود جوهر ومهما ثبت وجود جوهر يثبت إيه؟ وجود عرض فهما متلازمان في الوجود هذا الكلام منطقي ومعقول ولا لا لا حتى الآن موافق عليه في اعتراض نعم لا مش شرق مش شرق بعض في أعراض ذلك لكل جسد حركة والسكون؟ بالضبط عشان هيك إحنا مثلنا مثلنا بالحركة والسكون لأن الحركة والسكون هي أقصى الأعراض. كل الأعراض الحقيقة الأخرى تتألق من حركة والسكون الألوان راجعة للحركة والسكون لو تفكر في حقيقة الألوان، ستجد أنها في الحقيقة راجعة لكيفية حركة جسم معين وثقونه. إذا تحرك يا القلني. بصير فيه لون معين إذا تحرك بالهاية الفلانية بتصير اللون اللون آخر. الاجتماع والاستراق هو في الحقيقة عبارة عن وضع جزء من جزء بالنسبة للحركة إذا تحرك هيك بتصير الوضع آخر بتصير له شكل آخر. إذا تحرك هيك بتصير الوضع آخر بتصير له شكل آخر. فالاستراق والال الاجتماع نتيجة حركة أيضاً. فكل الأعراض كل الأعراض هي متألفة من حركات وسلوك. حركة وسكنات حركات وسكنات شوف كل الأشياء تتألف من حركات وسكنات يعني الآن مثلا لو لأن الحركة النسبية ثابت بين جزيئات هذا هذه المادة ما كانت موجودة لو صار الواحد يتحرك بجهة تتألق خلاص هناك في جل الحركات الضوئية حركات الفوتونات لو لأنها لأ الحركات النسبية تبعتها متناسقة مع بعض تبطل تشوف الألوان نفس الألوان اللي بنشوفها وأذكرك كل في الحقيقة كل الأعراض ترجع إلى حركة والسكون فيكفي الكلام على الحركة والسكون للكلام على كل الأعراض، يكفي هذا الكلام عن الكلام على كل الأعراض، لذلك العلماء عندما يتكلمون في دراسة حدوث العالم عادةً يتكلموا على الحركة والسكون هذا الأساس، وهذا طبعاً عادة لا يذكرون العلماء هذا الكلام اللي إحنا نحكيه الآن. ولكن ليش؟ لأنهم يدنون سلاء الكلام بناء يعني مقدمات أولية ثم يطرقون سيئة فشيئة ولكن الإنسان لما يبدأ معهم من المدن الصغيرة ثم يرتفع بحكي الآن ليش كان المسلوب والحركة والسكون؟ فإحنا بنحكي من الأول أنه بمسلوب الحركة والتكون لأنه كل الهيئات العربية ترجع في حاصلها إلا إلى حركة والسكون واجتماع والقرام كلهم واضح كيف المسألة؟ إذا عرفنا لحتى الآن إن العالم جوهر وأعراض إنه العرض لا يمكن أن يوصف من دون جوهر والمن الجوهر لا يمكن أن يوصف من دون إيش العرض الآن نتناول قسم من الأعراض إحنا بنقول الأعراض مثل الحركة والسكون الحركة والسكون بعض الأجسام بعض الأجسام متحركة شاهدناها متحركة وبعض الأجسام شاهدناها ايش ثابتة وبعض بعض الأجسام تكمن شاهدنا حركتها وتحركناها وصف... متحركة وبعض الأحيان وردنها ثابتة أحياناً متحركة وأحياناً ثابتة بنحللها بن بق... نحللها بن لا لا إلى جزأين القسم الأول الحركة والثاني الجرم الأول الحركة والثاني إيش؟ الجرم إذا كان هذا الجسم متحرك أحيانا وزكا إلى المصدر حركته فحركته حادثة قديمة كي صح؟ طب إذا كان هذا الجسم أصلا لم نشاهده إلا متحركا أو ذاكرا يعني الكأسان من أول ما كانت إما متحركة أو ذاكرا والحركة والسكون في حادث فالكأساً يمكن أن تكون قديمة؟ زر منفك عن هذا إذن ما كان من الأجسام متحركا وساكنا، ولا ينفك عن الحركة والسكون وكل من الحركة والسكون حادث فيجب أن يكون الجسم أيضاً إيش؟ حادثاً لأن ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث إيش ما لا ينفك يعني؟ ثلاثاً أنه يستحيل أن يوجد الجسم من دون حركة وثكون والحركة والسكون حادثة إذا الجسم الذي لا يقارقها حادث أيضاً هذا القسم الأول من الأقطان الثلاثة اللي هي إيه؟ الأول ساكن ومتحرك الثاني ساكن دائماً والثالث متحرك دائماً الآن بنقول نيجي على القسم الثاني اللي هو متحرك أو ساكن دائماً ساكن دائماً مثال ايش الذي رأيناه فاكن دائماً؟ مثلاً الجبل هل عمره الواحد ساب جبل يتحرك؟ ممكن يعني هو ولكن احنا عادينا نحكي كيف؟ انه لا هي في الحقيقة متحركة شوف كيف هي في الحقيقة؟ ولكن احنا نحكي نتبياً دائماً بنشوفها ساكناً طيب ما شاهدناه دائماً ساكناً هل يمكن ان يتحرق؟ يمكن ليس يمكن؟ جيدية تقريب ذلك الامكان بمساق بمساق بمساق زبل تتحرك زبل طيب ممكن. ممكن صح كيف أنا نخافز احكي بآليات طيب مثلا آليات سديدة نحب بخصوص بريد دنمويش بتحرك إن هذ كله بحوله بذنزانه إذا عرفنا إنه الأرض كلها بتتحرك فالبضى لا يتحرك إذا ما شاهدنا دائما أنه ساكن فهل يمنع فهل يمنع ذلك من إنه يتحرك لا طبعا بل نقول انه يجب ان يكون جائز الحركة ما رأينا دائما سكونه فيجب ان يكون جائز الحركة لان الامر اذا قبل شيء قبل ايش ضده بناء على القاعدة التي ذا والحركة ضد السكون فاذا الجسم قبل السكون يجب ان يخضر الحركة غاية المكالي انه هل متى يتحرك ايش هو السبب الذي يمكن ان يحركه هذا هو محل النزاع يصيب زلزال، ديانيت تيل عرمرا يجي يضرب الجغل إلى ولكن من حيث التطور يمكن أن يتحرك يجي نيزك يضرب فيه تحطمه، يثنيه ولكن من حيث الحركة بالإمكان غير الحكم بالإمكان يعني بالإمكان حركة ما هو ساكن غير متبطط على تطور تحفية الحركة بالتفصيل صح الكلام ولا لا؟ إذن إحنا بنقول ما رأينا سكونه دائما فهل يستحيل أن يتحرك؟ لا يمكن أن يتحرك بل يجب أن يكون جائد ستحرك كذلك نقول في القسم الثالث ما رأينا حركته دائما هل يمكن, هل هل يمكن أن يسكن؟ نعم نعم بل يجب أن يكون سكونه ممكنا، لأن ما جاز عليه أحد الأمرين جاز عليه ضد هذا الأمر شوف نفس الطريقة من الاستدلال. إذا بهذا بهذا النظرة أول إشي ق قراءة فسميها إلى متحرك ساكن ساكن دائما متحرك دائما. بدأنا من القريب متحرك ساكن حكمنا عليه بالحدوث حدود العرض وحدوث الجسم ننتقل لمين؟ للساكن دائما ومتحرك دائما. بالقول هذا متحرك دائما هل يمكن أن يسكن مع يمكن أن يسكن. و هذا لكن دائما هل يمكن أن مع معه يمكن أن يظهر؟ إذا ماذا ظهرته وذاك ثقونه هل يمكن أن يكون قديما؟ يستحيل أن يكون قديما. ومن استحيل أن يكون قديما. هل إيش الذي يجب أن يكون عليه؟ يجب أن يكون حادثا. ليش؟ لأنه لا يخلو هذا الجسم إما من حركة أو ثقون وكل من الحركة والثقون حادث. وما لا يخلو من الحادث يجب أن يكون حادثا. إذا هو حادث. إذا كل الأقطان هذه يجب أن تكون حادثاً. ليس أنها لا تخلو من الأعراض. وكل الأعراض حادثة. فإذا كل الأقطان حادثة. إذا هيك الدليل يكون انتهت المرحلة الأولى منه. كل ما في العالم أعراض وأضرام. بعض العالم متحرك وبعضه ساكن وبعضه متحرك وساجد. يعني نرى حركته نرى سكونه دائماً وبعض نرى سكونه وحركته. نبدأ من الأول. الأول حادث بالمشاهدة الثاني حادث قياساً على الأول والثالث قياساً الأول ورحتي في المسألة صارت فتسارع كل الأقسام حادثة يعني يستحيل أن تكون قديمة يستحيل أن تكون قديمة ليش لأنها لا تنفك عن الأعراض لا تنفك عن ايه؟ عن الأعراض نعم إيش هو عن الامكنة في الأرض اللي هي الأرض إحنا نتكلم عن إيه؟ عن نفس المصطلح اللي هي العرب مصطلح الإمكان إليه دليل آخر أيضا شكرا لذلك يمكن الله بجنة التهيئة للأخصى والثلاثة الله يزال لذلك إذا كانت هذه الأقسام إذا كانت هذه الجهاد التي أدركناها في العالم هي دليل حدوث العالم فيستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى متقفا بأي منها صح؟ لأنها هي دليل الحدوث إذن دليل الحدوث أنه انتقلنا من معرفتها إلى معرفة, من إلى معرفة حدوث أن يصفق بها فكل من يصفف بها فهو حادث إذن يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى لا متحرك ولا ساكن شوف كيف الكلام فات يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى متحيز لأن كل متحيز فيقبل الثياب عليه إذن يستحيل الله أن يقبل الثيابة أولا إلى أكيد هذا هو النمط من اللي اليها بالمياه هذا بطير الواحد لما يفكر بهذا الأسلوب بطير يفكر بأسلوب عقلي بطير يفكر بأسلوب عقلي يعني الذي يحكم تفكيره وتوصله إلى النتائج هو العقل مش الشهوة والمحبة والرضا العقل أنت تفكر بواسطة معاني معينة هذه المعاني هي التي تحكم طريقة حكمك وتفكيرك. ليس محبك ولا رضا ولا بغضك هذا القدر من, من الاستدلال هو المرحلة الأولى من الاستدلال على حضور العالم. ورستي في الكلام. إحنا نقول مرحلة الأولى لأنه في جناس بعضه يشكك في بعض الأمور. يعني إذا الإنسان أدرك هذا القدرة يكفيه لمعرفة أن العالم هذا. إلا إذا عرضت عليه بعض الصعاب فسيأتي حلها بعد قليل. إذا خلاصة الدليل العالم من جوانب أعراض ما رأيناه. صحيح جزء من العالم ولكن بقية العالم يجب أن يكون كما رأينا أن الله في, في العالم والاستراق في الجنة وعلى فرض وجود شيء غير جدر على فلنا نتكلم عنه لأنه إحنا ما نعرفه حتى يثبت نتكلم عليه مع العلم أن الجميع يجب أن يكون حادثا لأنه ثبت أن هذا الجزء هو مخلوق لله سبحانه وتعالى وما كان خالف لشيء يجب أن يكون خالف لكل شيء فتكلم عليهم كل المنافذ والله كيف الكلام إن شاء الله بعد ذلك تكون هذا العالم الذي رأيناه مؤلف من ظواهر وعراض هذه الظواهر لا تنفصل عن العراض هذه العراض يجب أن تكون حادثة وما لا ينفذت عنها يستحيل أن يكون قديما وإلا لو كان قديما وهي حادثة لازم وجوده من دونها ولكن يستحيل وجوده من دونها إذا يجب أن يبقى دائما معها ومدام هي حادثة إذن هو حادث حادثة راحب كيف المسألة إلى هذا القدر يكون الدليل على ثبوت العالم كافي كافٍ. ولكن هناك تعرض بعض الشبهات <تصفيق> أيوة فنأتي إليها بعد قليل إحنا يهمنا أن نتبه في الطريقة الإجمالية من الاستدلال أردوا أنه تكون واضحة في واحد عنده إشكال عليها أو استثار طيب خلينا نقرأ. نكمل إقراءة نعم. ملاحظة هذا البرهان يتم إذا قلنا أن العرض يبقى زمانين وأما إذا قلنا أن العرض لا يبقى زمانين فكلها متغيرة ومتغيرة عفظي ملاحظي ملاحظي ملاحظي ملاحظي ملاحظي ملاحظة طيب نقلل لما كنتم نحن <تصفيق> لما قلنا انه كل ما في العالم سبب حدوثه بالطريقة السابقة بعد ما قسمناه وعرفنا انه اسم تقلث فقلنا انه كل ما في العالم سبب حدوثه هذه النتيجة نأخذها ونركبها مع النتيجة الاولى مع النتيجة الاولى التي حصلنا عليها بالاستعمال العقلي اللي هي انه كل حادث لابد له من محدث إذا عرفنا إنه كل حادث لابد له من محدث ونظرنا في العالم فوصلنا إلى إنه العالم حادث إيسه النفير يبقين؟ إنه لابد للعالم من محدث بنتهي الكلام في السليم واضح كلام من الله أنا طبعا هذا ما لك فلإنه إحنا قلعنا ننفق بقليل نعم قبل <تصفيق> <تصفيق> لا ما كان في كل فتح تبتز الله مقابلة نعم المراد بالأمرين هي الوجود والعدد والزمان المخصوص مع مقابله من الزمن، والجهد المقصوص مع مقابله من الجهد، والمقدار المقصوص مع مقابله من المقدار، والصفة المقصوصة مع مقابلها من الصفات، والكلام المقصوص مع مقابله من الامكنة. فهذه ستة تقابلها, تقابلها ستة، وكل واحد مع مقابله للنصف إلى الجرم، مثلا متساويان لتساويات ذاتية. فترجيح أحدهما على مقابله بلا مرجح محال لأنه جمع بين النقيضين فتعين أن العالم مرجحا أي فاعلا وجوده على علم، وكذلك المتقابلان فاعلا على علم، وكذلك المتقابلات كلها ترجيح الفال المختار ولا فاعل إلا الله. واضح السؤال عن زيادة تفصيل في الأمر إيش قال المتساويين المتساويين؟ المراد بالأمرين هو هذا العالم أو الحركة والسكون أو الشكل مع الشكل المقابل وهكذا بحسب المتقابلات التي ذكرناها سابقا أيضا هذه كلها جائزة على كل جزء من أجزاء <تصفيق> العالم؟ نعم. العالم ينقسم بالنظر والمشاهدة إلى الأجرام وهي ما يقوم بذاته كالأسام والأعراض وهي ما يقوم بالأجرام كالحركة والسكون والألوان والكيفيات المختلفة وغيرها. نعم، هذا طبعا الطريقة الحصر اللي إحنا كنا نتكلم عليها. نعم. فطريقة البرهان على حدوث العالم أن يتم البرهان على حدوث كل من القسمين، وبهذا يتم البرهان على حدوث العالم نعم. لأنه ليس شيئا غيرهما. غيره. لأنه ليس شيئا غيرهما. غيرهما. إذا إذا قلنا إنه العالم كله ينحصر في قسمين، القسم الأول أعراض والقسم الثاني إيش؟ أجزاء أو أو سواء وكل ما إن القسم الأول حادث والقسم الثاني حادث ألا يثل جالح فروض كل العالم ليش ليس العالم شيئا غيابه ليس العالم شيئا غيابه وكل واحد منهم حادث فإذا كل العالم حادث فإذا كان كل العالم حادث فيجب أن يكون له موحد هذا الموحد هل يمكن أن يكون نفس العالم ليش لماذا يستحيل أن يكون نفس العالم آه طيب باستعمال القواعد اللي حكيناها سابقاً جميعاً العالم نفسه الحالي ولكن هو نفسه أبداً اختار الهابز لا يوجد سلسل لابد من وجود مختار وغير حالي يعني مختار قديم لتميز بين الوزود والعظم كلام سليم تتريد لي باستفدان القواعد نعم لا يوجد نفسه يعني بعبارة أخرى الشيء لا يوجد نفسه يعني بعبارة أخرى يتقدم على الناس أيوة يعني كل هذا هو كله تدورون في نفس المعنى أنا بقول في العبارة المضبوط نعم أيوة هيتي يعني هذه وكل الكلام كدائرة على هذا المعنى طلمنا ذلك ولكن إحنا نقول طلمنا إنه ليس لأن يكون ليثا من جنبه ولكن إحنا بنقول العالم العالم حادث يسمعنا حادث الندم يكن ثم كان إذا <تصفيق> زاد عليه العدم وزاد عليه الوجود إذا الوجود والعدم في حقه متساويان طب إذا كان الوجود والعدم في حقه متساويان إذ مثيلة يستحيل ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح غيره. هذه هذا القواعد اللي حكناها صح؟ سيدي <تصفيق> هذا اللي احنا... نستغل نفس القواعد اللي تكلمنا عليها إذا كان السيء متيل للسيء متاولى للسيء فيستحيل ترزيح ترزيح واحد منهم على الآخر من ذاهم يجب أن يأتي الترزيح من خارجه من غيره مرجح واحد يحكي أنا بدي هذا بديه هذا يستحيل ردحان أحد المثلين على الآخر بلا مرجح خارج عنهم هذه القاعدة. كل كلامه يرجع إليها ولكن حذننا نستخدم نفس القاعدة. يلزم عليه الدور. نعم. إذا رج إذا ترجل واحد على الآخر يلزم الدور لأنه يلزم صدق عدم نفسه صدق وجوده على عدمه. ويلزم إيش؟ التسلسل. ويلزم أمور كثيرة ولكن إحنا نتكلم في أقرب الأدلة. إذا هنا من... يعني أثبتنا المصلب بأقرب الأدلة خلاص ليس من الله نحكي. أوكي. إذا اقتضى بعد واحد بعد هيك واحد يحتفل لما لا يكون كما كذا محتفل تعبثي لورد ثاني، وهذا هي الطريقة اللي رمي عليها هذا الفضل. يقتصر في أقرب الطرق، يقتصر يك في إثبات المطالب على أقرب الطرق، ثم بعد ذلك يولد بعض الصعوبات التي قد تطرأ على العقول والنفسات وما يوزيب عليها، وهكذا. نعم. فدليل حدوث الأجرام أن كل جرم فهو ملادم للأعراض الحادثة المتجددة من حركة وسكون واجتماع وفراق وهذه الأعراض الأربعة تسمى الأكوار الأربعة والجلم لا يخض من أحدها لأنه إما أن يكون متحركا أو ساكنا أو مستمعا أو مفرقا ومن الأعراض الطلب والروائح والألوان وغير ذلك والاعراض الحادثة ودليل تغيرها. والاعراض الحادثة. والاعراض الحادثة ودليل تغيرها كما يأتي. ودليله. ودليل تغيرها. أو دليل تغيره <تصفيق> ودليل تغيرها كما يأتي والجرم الملازم لها حادث مدلها لملاذته لها. هو هو في الحقيقة لازم تحكي نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو ضبطوها يعني صح هذه العبارة خلوها بيصير دليل تغيرها بس الصحيح حقيقة هو إما أن تقول ودليله تغيرها أو والدليل تغيرها لأنك أنت تقول والأعراض الحادثة ما الدليل على حدوثها نفس التغير فإما أن تقول ودليله يعني دليل حدوثها تغيرها أو أن تقول والدليل تغيرها يعني نفس التغير هو الدليل على حدوث نعم. الله. الله. <تصفيق> الملاحظة، نعم. تحكي ملاحظة يا <تصفيق> المراقب الحركة انتقال الجرم من حيز إلى حيز، والمراد بالسكون ثبوت الجرم في حيز واحد. المراد بالاجتماع كون الجوهرين بحيث لا يتخلل بينهم بينهما ثالث والاقتراف رده والبرغان على حدوث العالم هو أن ملازم الحادث حادث وتفصيله أن تقول في بيان حدوث الأجرام لو كانت الأجرام قديمة لازم ملازمتها للأعراض الحادثة ويستحيل أن يلازم القديم الحادث إذا الأجرام حادثة وله طبعا هذا الكلام مما ترى في نعم ودليل حدوث الأعراض. ودليل حدوث الأعراض المشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود، ومن وجود إلى عدم. وما لم نشاهد فيه, فيه التغير فهو قابل له. وما لم نشاهد فيه التغير فهو مقابل له. له ويقاس على الأول. يعني فهو قابل له؟ مقابل له. التغير بالقياس عليه لا. المدراء لا نفس الأحكام. ممكن إحنا تحكي هذا الجملة ترعيته دائما إيش؟ ساجم. هل يجوز تحرّق؟ بتقول معاً يجوز تحرّق وليش؟ لأنه جسم وكل جسم يجب أن يجوز تحرّق كل جسم يجب أن يجوز تحركه. لأنه هذا الجسم تحرك وتكن فإذا جاب على هذا الجسم الحركة والسكون وذاك الجبل وإن لم نره متحركا إلا أنه جسم فيجوز عليه الحركة والسكون هذا قياس من مثل لا إشكال فيه وهو صحيح مطلقاً نعم ويقاس على الأول لتساويهما في أطل, في أطل الجرمية. الجرمية لاحظت لتساويهما في أطل الجرمية لو لم يتساويا في أطل الجرمية لا, لا, قياس. لا قيام مم. لا نوصي قياس مع الفارس واحد يجي كل ما رأينا في هذا العالم محدود وكل ما رأينا في هذا العالم في جهة والله سبحانه وتعالى موجود إذا يجب أن يكون في جهة هذا قياس صحيح هذا هذا قياس باطل لأنه لا يتم هذا القياس إلا إذا كان إلا, إلا, إلا كان الله سبحانه وتعالى من جنس العالم ولكن أصلا الدليل الدليل والمطلوب أصلا نزعي على إنه الله ليس من جنس العالم ليس حقيقة من حقيقة العالم أصلا فكيف يقال إن بما أن رأينا كل شيء في العالم له جهة وفي حيز ومتحرك ولاتيه فيجب أن يكون الله كذلك يرسلون من الاحتيال يعني فعلا فيها نوع من الهبل والتداجة الفكرية إنه واحد يجي يكون هذا القياس يعني نوع من تلاعب بالعقول تلاعب أنت قصرا مطلوبك أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى وإنه غير العالم ويجب أن يكون الله جل شأنه غير العالم لأنه لو كان من حقيقة العالم لا بطل كونه إلها أصلا لطان أنت تتكلم عن العالم مش عن الله سبحانه وتعالى فكيف تقول إذا كان كلنا في العالم متحيز والله يجب أن يكون متحيض كيف تقول إذا كان كل ما في العالم له في جهة وله حد وله حركة وسكون فيجب أن يكون الله في ذلك هذا قياس في تشبيه ومن قال لك إن الله سبحانه وتعالى من زن العالم إذا أثبت هذه المقدمة نسلم لك كل النتائج إذا أثبت أن الله من زن العالم يعني حقيقة ومثل حقيقة العالم نعم نسلم لك كل ما تقوله. نسلم لك جميع ما تدعي ولكن من أين ذكر إثبت ذلك؟ والدليل أطلا على خلاف ذلك لأن الأصل في خالق العالم أن لا يكون من جنس العالم لأنه لو كان من جنس العالم فيستحيل أن يكون خالقا للعالم لأنه كل العقلاء كل الفلاتفة كل المفكرين مجمعون على أن الجسم لا يوجد جسم وهذه السنة في إليها إن شاء الله ومذكورة في كتب علم الكلام المفصلة أن الجسم لا يوجد جسم مستحيل ليس من, من حقيقة الجسم ليس من قابلية الجسم أن يوضي تجسما فكل من أوسى تجسما فيستحيل أن يكون تجسما وضحكي المسألة هذا أصلا كل دليل هؤلاء المجسمة باطل بنفس الأجلة العقلية نعم فما صدق على أحدهما صدق على الآخر ملاحظة نعم. هذا البرهان يتم إذا قلنا أن العرض يبقى زمانين وأما إذا قلنا إن العرض لا يبقى زمانين فكلها متغيرة بالحصول دون القبول نعم يعني إيش بيقول هذا البرهان إذا يتم هذا البرهان بناء على ما يصرف إنه الحركة إما أن تكون دائما حركة والسكون دائما تكون فإن إحنا إلى إثبات حدوث هذه الحركة وحدوث هذا السكون بالقياق على ما رأيناه متحرك وفاكب فبيقول بعض العلماء يقول لا يوجد هناك حركة دائمة. كل حركة فهي فيها أطلاً في نفس الحركة حدود لا يوجد شيء اسم دائمة على الاستمرار يعني كل حركة فيها نوع من الانتقال ونفس الانتقال هو عين الحدود هذا فإذا قلنا إن الحركة إن العرض يعني لا يبقى زمانين لا نحتاج لإثبات حدود العرض إلى القياس قياس ما لم نساهد تغيره على ما يشاهد نطايره لا نحتاج لأنه يكون حادثاً بالخصول دون القبول. بأنه قادر بالفعل بغيرو، مثل أنه قادر أن يتغير وهو لا, لا, لا يتغير، بل هو أصلاً متغير. غاية الأمر إنه نحن نلمس هذه التغيرات. وأما من قال بأن نعم بعض بعض الأعراض دائمة، فيحتاج إلى إلبات حدوثها بالقياس، وكل من الطريقين لا إشكال فيه، مع أنه الأقرب والأصح إنه أصلاً الأعراض دائمة متذبذبة. وهذا قول الإمام الأشعري أن العرب لا يبقى زمانين. الحديث الكلام إن شاء الله ولكن بعض العلماء من الأفاعي قال لا بعض العرب تبقى زمانين ولذلك هنا أشار إلى طريقتين ولا إشكال فيه ما؟ شايف. نعم. مثل الجوع في ما العرب حتى العرب هو هو مثل مقيو رضو خليته. تكون عبادتك مرتبة. نعم. كلش منهم لأنهم طبعاً يكون منهم. كل واحد كل بارك الله فيك ربه. هذا هو. لا يكون منه لأنه حصل قبول الأول لا يتنم وقبول الثاني لا يتنم قبول لهذا لا يتنم وقبول لهذا لا يتنم وكله بخالق الله سبحانه نعم نعم وتركيب البرهان أن تقول إيش يعني تركيب البرهان يعني تركيب سورة البرهان بحسب الأقلي فالمنطقي نعم لو كانت الأعراض قديمة هذه القضية منزومة إيش يعني منزومة يعني يلزم عنها شيء مثلي <تصفيق> لازمة يلزم عنها شيء لو كانت الأعراض قديمه هذا المقدمة نعم لما تغير هذه لازم لها هذا اللازم لازم المقدمة لو كانت قديمة لما تغير ليش قال استحاله تغير القديم نعم هذا بيان, بيان الاولى طبعا استحاله تغير القديم لانه لو كان قديم لما تغير فلو كانت هذه الاعراض قديمة لما تغيرت ليس لبا تغير استحاله تغير القديم هذا بيان الملازمه لكن لكن نفي تغير الأعراض محامة وهي الاستثنائية بيانها المساعدة نعم ولكن نفي تغير الأعراض محال لا يجوز واحد لا يجوز لواحد أن ينفي تغير الأعراض ليه هذا الاستثنائية